قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مستمعين الكرام منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي قيمة الزمن عند العلماء تأليف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى يقرأه عليكم بلال محمد منصور مقدمة الطبعة الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي كل عون وتيسير والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين وجز الله عنا خير الجزاء علماء هذه الأمة المحمدية الذين كانت سيارهم الطيبه وأعمالهم الصالحة وعلومهم النافعة وأوقاتهم الرابحة خير قدوة وحافز للمستفيدين والطالبين في حياتهم وبعد مماتهم فالله المسؤول أن يغدق عليهم شآبيب الرحمة والرضوان ويسكنهم رفيع غرف الجنان. ويحبب إلينا الاقتداء بهم في صالح القول والعمل والعلم والسلوك وبعد فهذه الطبعة الخامسة من كتابي قيمة الزمن عند العلماء وقد أضفت إليه زيادات كثيرة هامة جدا وعناوين لمقاطعه وفهرسا للاعلام فيه لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلها راجيا أن يكون بذلك قد تكامل مجموعه واستوفي موضوعه فيزيد النفع به والاستفادة منه إن شاء الله تعالى وأبقيت ترتيب الأخبار فيه على تسلسل سني الوفيات ولم أرتبه على الموضوعات ليتجلى فيه تعاقب الخالف للسالف على رعاية هذه الصفة الرفيعة ألا وهي حفظ الوقت عند العلماء وأسأله عز وجل أن يتقبله عملا صالحا ويرزقني الإخلاص فيه وفي غيره مما كتبته أو خدمته ويجعلني من الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم العرض عليه بفضله وإحسانه وهو أرحم الراحمين هذا وإن كتاب هذا قيمة الزمن عند العلماء حين صدر في طبعته الأولى سنة 1404 والطبعات التي بعدها نفع الله تعالى به وآتى أفضل الثمرات الطيبة ولقي القبول والرواج الحسن في محيط طلبة العلم والعلماء والمثقفين عامة وحرك همم كثير من الأساتذة الفضلاء إلى الكتابة في موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره ونصوصه فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبدالستار نوير في سنة 1406 كتب كتابه الذي تناول فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة وسماه بعنوان الوقت هو الحياة وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب في أول سنة 1407 كتابه الذي أعطاه اسم تأملات وسوانح في قيمة الزمن وهو في جل أخباره ومعظم نصوصه من كتاب سابق الذكر ويبدو أن السيد خلدونا قد أحب كتاب هذا حبا جما حتى اقتبسه في كتابه بمضمونه ومصادره ومنحه زيادة في العنوان وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المحب أحد أبنائي في الطلب والتحصيل بكتابي ويقتبسه بجملته وجمهرته وكنت أود أن يذكر من أين اقتبس هذه النصوص التي ألف كتابه منها أداء للأمانة فقد قال العلماء من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أو ناقله وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوع في أواخر سنة 1407 كتابه الذي سماه الوقت عمار أو دمار وأكثر فيه من النصوص التي نقلها من كتابه وبنى عليها نصائحه وإرشاداته ناسيا أو متناسيا عزوها إلى مصدرها الذي التقطها منه مجموعة منسقة محققة وقد حرص كل الحرص على ألا لا يذكر كتابي أو يحيل عليه نعم عزى بعض النصوص إلى كتاب الأستاذ خلدون الأحدب الذي قبس من كتابي قبله ولله في خلقه شؤون ولله در الإمام الشافعي إذ يقول الحر من راعى وداد لحظه وانت لمن أفاده لفظه وكتابي قيمة الزمن عند العلماء على ما فيه من قصور حصيلة نحو عشرين سنة من مطالعات ومراجعات في كتب العلم التفسير والحديث والفقه والتاريخ والرجال والتراجم والبلدان واللغة والنحو والأدب والأخلاق وسواها في جمع مادته وانتخابها وضبطها وعزوها إلى مصادرها ومراجعها والمقابلة بينها وتمحيصها وسبكها وتحقيقها وإخراجها بأبها حله وليس هذا مني علم الله حرصا على الشهرة أو الفخفخة ولكن هي الأمانة والأدب الذي علمناه الإسلام وصاغه الإمام الشافعي رضي الله عنه بأدبه وبيانه الرفيع الذي أوردته آنفا والله الهادي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وكتبه عبد الفتاح أبو غده في الرياض في الرابع من جماد الأولى سنة ألف مقدمة الطبعة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه وتابعيهم بإحسان ومن صار على سننهم فعلم وعلم أو تعلم أما بعد فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هامش قال المناوي في فيض القدير أحب الأعمال إلى الله أي أكثرها ثوابا عند الله تعالى وهي الصلاة على وقتها وأفاد الحديث أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل انتهى والمؤمن مدعو إلى الأخذ بالأفضل دائما فتصير فيه صفة المحافظة على أول الوقت خلقا وطبعا انتهى الهامش والصلاة تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة خمس مرات فإذا أداها المسلم في أول وقتها كما طلبت منه غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل بوقته المناسب له الموصل إلى الغاية منه على الوجه الأتم الأكمل ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغة وهي لماذا خص الله تعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة الموقتة لأنها تتكرر كل يوم خمس مرات ففي زمن يسير ينطبع سلوك فاعلها بخلق ضبط الوقت ودقة الوعد وأداء كل عمل في ميقاته المخصص له على الوجه الأمثل ويصير ذلك له عادة وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته وقد رسم الشرع الحنيف رسم التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة فوقت في أحكام الحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والاضحيه والسفر والتيمم والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والضيافة والعقيقة والحيض والنفاس وغيرها وما ذلك الا لمعنى هام رتب الشرع التوقيت عليه ولحظ المصلحة والنفع بها، وقد غفل كثير من المسلمين اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق لهم من جانب الشرع الأغر فجعلوا يأخذون ويتعلمون أهمية ربط الأعمال بالتوقيت المناسب من غيرهم وكأنهم لم يمرنوا أو يربوا على ذلك من أول يوم كلفوا فيه باحكام الشريعة الغراء وفي أولها الصلاة فيجب على المسلم أن ينتبه إلى الوقت في حياته وإلى تنفيذ كل عمل من أعماله في توقيته المناسب فالوقت من حيث هو معيار زمني من أغلى ما وهب الله تعالى للإنسان وهو في حياة العالم وطالب العلم رأس المال والربح جميعا فلا يسوغ للعاقل أن يضيعه سدى ويعيش فيه هملا سبه ومن أجل هذا دونت هذه الصفحات حافزا لنفسي ولأبناء جنسي رجاء الانتفاع بما فيها من أخبار آبائنا وسلفنا الماضين والله ولي التوفيق وبعد فهذه الطبعة الرابعة من كتابي قيمة الزمن عند العلماء وقد قدر الله تعالى له قبولا ورواجا غير متوقع فأقبل عليه القراء والطلبة والعلماء واستحسنه من وقف عليه وانتفع به خلق كثير فلله الحمد على ذلك وهو ولي السداد والرشاد وقد أضفت إلى هذه الطبعة بعض الأخبار الحافزة على حفظ الوقت وكسبه آملا أن يستفيد من ذلك طلاب العلم وسواهم من الذين يقدرون للوقت والزمن في حياتهم قدره، فتنالني دعوتهم الصالحة وأكون معهم من الذين تعاونوا على البر والتقوى والله ولي المحسنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وكتبه عبد الفتاح أبو غده في الرياض في الثالث عشر من شعبان عام الف واربعمائة مقدمة الطبعة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وفي مقدمتهم سيدنا ورسولنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن به مهتدى واقتفى وبعد فهذه صفحات وجيزة كتبتها في بيان قيمة الزمن عند العلماء وأردت بها التعريف بقيمة هذه النعمة العظيمة التي هي ميدان الحياة في محيط العلم وأهله وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب المدهشات إذا أحسن المرء الاستفادة منها ونظم حياته وأوقاته بنظام وبعد عن الوقوع في الفضول في الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات فتكون له أوثر الآثار الزاكيات وأطيب الحسنات الباقيات ويخلد ذكره بنفعه ومآثره مع الخالدين المحسنين هامش وكانت نوات هذه الصفحات كلمة قصيرة ألقيتها لمدة عشر دقائق في ضمن محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيف من الأساتذة ودعت إليها إدارة كلية الشريعة بالرياض في ليلة يوم الاثنين الثامن والعشرين من شعبان لعام 1391 ثم نشرت تلك الكلمة في مجلة الكلية أضواء الشريعة في العدد الخامس لعام 1394 انتهى الهامش وجز الله عنا خير الجزاء سلفنا الصالح وعلماءنا السابقين الأبرار فقد كانوا لنا قدوة في كل خير ونموذجا لكل فضيلة فاللهم ارزقنا انتهاج سبيلهم في جميع الشؤون ووفقنا للاستفادة من اعمالنا وأوقاتنا وجعلنا نشغلها بما يرضيك عنا وجنبنا الفضول في كل شيء إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وكتبه عبد الفتاح أبو غدة في الرياض الثامن عشر من جماد الأولى سنة ألف وأربعمائة واثنين قيمة الزمن لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع تتجاذب الكلام فيها فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجار وغيرها عند الزراع وغيرها عند الصناع وغيرها عند العسكريين وغيرها عند السياسيين وغيرها عند الشباب وغيرها عند الشيوخ وغيرها عند طلبة العلم وأهل العلم وأخص بحديث قيمة الزمن عند طلبة العلم وأهل العلم فحسب رجاء أن يكون ذلك حافزا لهمم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب العلم في هذه الأيام التي فترت فيها همم الطالبين وتقاعست غايات المجدين وندر فيها وجود الطلبة المحترقين بالعلم فمات النبوغ وساد الكسل والخمول وبرز من جراء ذلك الضعف والتأخر في صفوف أهل العلم وآثارهم فأقول إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى ولا يمكن للبشر أن يحصوها أو يدركوها على حقيقتها وذلك لكثرتها واستمرارها ويسرها وتتابع إنعام الله بها وتفاوت مدارك الناس بها وصدق الله العظيم إذ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار للنعم أصول وفروع وإن للنعم أصولا وفروعا فمن فروع النعم مثلا البسطة في العلم والجسم والمال والمحافظة على نوافل العبادات مثل قيام الليل والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى والمحافظة على سنن الفطرة في الوجه واليدين والأطراف وسنن الأعمال مثل التطيوب للرجال عند الاجتماع والمصافحة عند اللقاء ودخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى وإماطة الأذى عن الطريق وما إلى ذلك من الآداب والسنن والمستحبات وبعض الواجبات فكل أولئك من فروع النعم وما أجلها من فروع عند عارفيها اصول النعم واما اصول النعم فكثيرة ايضا لا تحصى واول أصول النعم الايمان بالله تعالى وبما جاء من عنده والعمل بمقتضى ذلك على ما اوجبه الله تعالى وامر سبحانه ومن اصول النعم ايضا نعمة الصحة والعافية التي منها سلامة السمع والبصر والفؤاد والجوارح وهي محور حركة الإنسان وقوام استفادته من وجوده ومن أصول النعم أيضا نعمة العلم فهي نعمة كبرى يتوقف عليها رقي الإنسانية وسعادتها الدنيوية والأخروية جميعا فالعلم نعمة جل كيفما كان فتحصيله نعمة والانتفاع به نعمة والنفع به نعمة وتخليده ونقله للأجيال المقبلة نعمة ونشره في الناس نعمة وهكذا وهناك أمثلة كثيرة لأصول النعم لا أطيل بذكرها مراعاة لقيمة الزمن من أجل أصول النعم ومن أصول النعم أيضا بل من أجل أصولها وأغلاها نعمة الزمن الذي جمعت هذه الصفحات للحديث عن قيمته في جنب طلبة العلم وأهل العلم خاصة فالزمن هو عمر الحياة وميدان وجود الإنسان وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه وقد أشار القرآن الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول النعم والمع إلى علو مقداره على غيره فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى قيمة الزمن ورفيع قدره وكبير أثره بعض الآيات المذكرة بنعمة الزمن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 واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فامتن سبحانه في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار وهما الزمن الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه ويمر به هذا العالم الكبير من أول بدايته إلى نهاية نهايته وقال تعالى مؤكدا هذه المنة العليا في آية ثانية وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها آيات بالغة عند الذين يعقلون ويتدبرون وقال سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وتمدح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات فقال وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم تأنيب الله للكفار إذ أضع أعمارهم وقال تعالى مخاطبا الكفار ومؤنبا لهم إذ أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان وقد آتاهم الله الزمان المديد والعمر العريض فقال سبحانه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فجعل سبحانه التعمير موجبا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار وأقام العمر الذي هو الزمن يحياه الإنسان حجة على الإنسان كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة عليه أيضا قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أي أوما عشتم في الدنيا اعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لن تفعتم به في مدة عمركم قال قتاده اعلموا أن طول العمر حجة فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر انتهى اعذار الله لمن بلغه من العمر ستين سنة وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعذر الله عز وجل إلى امرئ اخر عمره حتى بلغه ستين سنة وروى الامام احمد في مسنده عن ابي هريرة ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله تعالى ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر أي أزال عذره ولم يبقي له موضعا للاعتذار إذ أمهله طول هذه المدة المديدة من العمر انتهى قسم الله تعالى بالزمن لبيان عظمه وأهميته وهناك آيات كثيرة فيها التنبيه إلى عظم هذا الأصل من النعم غير التي أسلفتها وحسبك أن تعلم أن الله سبحانه قد أقسم بالزمن في مختلف أطواره في كتابه الكريم في آيات جمه اشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته فأقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر فمن ذلك قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر وقوله تعالى والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس وقوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق وقوله تعالى والفجر وليال عشر وقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ويلاحظ أن كل ما أقسم الله عليه بالزمن كان هاما في أعلى درجات الأهمية وكان قسمه بالزمن في أمرين هامين جدا أحدهما تبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون هجره ربه كما زعم ذلك المشركون والأعداء والمقام الآخر في بيان أن كل إنسان خاسر وهالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال سبحانه مقسما بالزمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما العصر هو الزمن بيان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفه قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة العصر ما ملخصه ومعناه أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاءة فلو ضيعت ألف سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحه فكان الزمان من جملة أصول النعم فلذلك أقسم الله به ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان وأن الزمان أشرف من المكان فأقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها إنما الخاسر المعيب هو الإنسان انتهى هذا طرف مما جاء في الكتاب الكريم مما أشير فيه إلى قيمة الزمن وأنه من أصول النعم وجلائلها بيان السنة المطهرة لقيمة الزمن أما السنة المطهرة فالبيان فيها أصرح وأوضح فقد روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هامش مغبون فيهما كثير من الناس أي ذو خسران فيهما كثير من الناس قال بعض العلماء النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع والمقصود أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ بل يصرفونهما في غير محالهما فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله كان خيرا أي خير قال الإمام ابن الجوزي قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا الهرم لكفى قال المحقق الطيب: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لألا يغبن فالصحة والفراغ رأس المال انتهى الهامش فالزمن نعمة جلة ومنحه كبرى لا يدريها ويستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ كما أشار إلى ذلك لفظ الحديث الشريف فقال مغبون فيهما كثير من الناس فأفاد أن المستفيدين من ذلك قلة، وأن الكثير مفرط مغبون. الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد والعاقل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وهو يتحدث عن منزلة الغيرة وشمولها لكثير من الأمور، فذكر منها الغيرة على الوقت بقوله: الغيرة على وقت فاد. وهي غيرة قاتلة فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء أبي الجانب بطيء الرجوع والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله والوقت أعز شيء عليه يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البته. لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه ومعنى أنها غيرة قاتلة أي أن أثرها يشبه القتل لأن حسرة الفوت قاتلة ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر كما يقال الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضيع للوقت الحاضر ولذلك يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك هامش قال ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس معناه اقطع الوقت بالعمل لألا يقطعك بالتسويف انتهى ويمكن أن يقال معناه أنك إذا لم تكن يقظا للاستفادة من الوقت والانتفاع به هلكت كما يهلك من وجهت إليه الضربة بالسيف فإن لم يكن يقظا لردها والسلامة منها قطعته وأهلكته فإن الوقت سيف قاطع وبرق لامع ولهذا قال القائل وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وإياك علّى فهي أخطر علّة وقالوا من علامة المقت إضاعة الوقت انتهى الهامش فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجع فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأن له التناوش من مكان بعيد ومنع مما يحبه ويرتضيه وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه وحيل بينه وبين ما يشتهيه هامش قوله تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد من سورة سبأ الآية الثانية والخمسون والتناوش التناول والآية الكريمة تتحدث عن حال الكفار في الآخرة الذين فوتوا على أنفسهم في الدنيا الإيمان بالله تعالى أي ومن أين لهم في الآخرة تناول الإيمان والتوبة من الكفر وقد كان ذلك قريبا منهم في الدنيا فضيعوه وكيف يقدرون على الظفر به في الآخرة وهي بعيدة من الدنيا انتهى الهامش فيا حسرات مالي إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لها التحسر والواردات سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب وينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك منه إلا اثره وحكمه فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك فإنه عائد عليك لا محاله لهذا يقال للسعداء في الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ويقال للأشقياء المعذبين في النار ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون انتهى بتصرف يسير جميع المصالح تنشأ من الوقت فمن أضاعه لم يستدركه أبدا وقال الإمام ابن القيم أيضا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: أعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة فما كان لله فهو أنواع إلى أن قال النوع الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا قال الشافعي رضي الله عنه صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين أحدهما قولهم الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك. وذكر الكلمة الأخرى ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل انتهى فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة ومادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من السحاب فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه طويلة فهو يعيش عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من الصلاة إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله تعالى انتهى كلام ابن القيم حرص السلف على كسب الوقت وملئه بالخير وقد كان السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير سواء في ذلك عالمهم وعابدهم فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ضنا منهم بالوقت وحرصا على لا يذهب منهم هدرا أمسك الشمس حتى أكلمك نقل عن عامر بن عبد قيس احد التابعين الزهاد ان رجلا قال له كلمني فقال له عامر بن عبد قيس امسك الشمس يعني اوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى اكلمك فان الزمن متحرك دائب المضي لا يعود بعد مروره فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها لان لكل وقت ما يملأه من العمل هامش ويكفي تقويما للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرروا أن الأجل في البيع يقابل بشيء من الثمن وفي هذا تسمين للوقت وتقدير للزمن أيما تقدير فقد قوموا الزمن بالمال انتهى الهامش ندم بن مسعود على اليوم يمر من عمره قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندم على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما وقال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما يا ابن آدم إنما أنت أيام وقال الحسن البصري رضي الله عنه يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك وقال أيضا أدركت اقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم حماد بن سلمة إما يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة البصري البزاز الخراقي الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام ولد سنة إحدى وتسعين من الهجرة ومات سنة سبع وستين ومئة وهو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة وكان بارعا في العربية ثقيها فصيحا مفوها صاحب سنة وكان عابدا من العباد قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي وقد قسم النهار على ذلك قال يونس المؤدب مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمة الله تعالى عليه أثقل الساعات على الخليل بن أحمد ساعة يأكل فيها وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحس على طلب العلم والاجتهاد في جمعه كان الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد أذكياء العالم المولود سنة مئة والمتوفى سنة مئة وسبعين رحمه الله تعالى كان يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها فالله أكبر ما أشد الفناء في العلم عنده وما أوقد الغيرة على الوقت لديه أبو يوسف ساعة موته يباحث في مسألة فقهية وهذا الإمام أبو يوسف القاضي يعكوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي المولود سنة 113 والمتوفى سنة 182 رحمه الله تعالى صاحب الامام ابي حنيفة وتلميذه وناشر علمه ومذهبه وقاضي الملوك الخلفاء العباسيين الثلاثة المهدي والهادي والرشيد واول من دعي قاضي القضاه وكان يقال له قاضي قضاة الدنيا يباحث وهو في النزع والذماء اي النفس الاخير من الحياة يباحث بعض عواده في مسألة فقهية رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم ولا يخل اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة قالت تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه فلما أثاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة قلت في مثل هذه الحالة قال ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناج ثم قال يا إبراهيم أي ما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك الحج أن يرميها ماشيا أو راكبا قلت راكبا قال أخطأت قلت ماشيا قال أخطأت قلت قل فيها يرضى الله عنك قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمة الله عليه هامش هكذا غلاء العلم عند السلف يتذاكرون به ويبحثون في مسائله ومشكلاته حتى عند الموت ووداع الحياة فلله درهم ما أحب العلم إلى قلوبهم وجاء في توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس أي الإمام الشافعي رحمه الله للحافظ بن حجر قال ابن أبي حاتم سمعت المزنية يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم قال اسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم اسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما ما تنعمت به الأذنان فقيل له كيف حرصك عليه قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال فقيل له فكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره انتهى وبمثل هذا الشغف والعشق للعلم يتكون النبوغ والإمامة فيه انتهى الهامش وهذه طريقة العلماء والمشايخ فإنهم يقولون طلب العلم من المهد إلى اللحد هامش هذا الكلام طلب العلم من المهد إلى اللحد ويحكى أيضاً بصيغتي أطلب العلم من المهد إلى اللحد ليس بحديث نبوي وإنما هو من كلام الناس فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم إذ لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره وكون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته وحقا في دعوته لا يسوغ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الحجاج الحلبي المزي ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقا فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من كتاب ذيل الموضوعات للحافظ السيوطي وهذا الحديث الموضوع أطلب العلم من المهد إلى اللحد مشتهر على الألسنة كثيرا ومن العجب أن الكتب المؤلفة في الأحاديث المنتشرة لم تذكره انتهى الهامش أبو يوسف يموت ابنه فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس وهذا الإمام الجليل الذكي أبو يوسف القاضي المعي. كان شديد الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة لازم مجلسه سبعة عشر سنة أو تسعة وعشرين سنة ما فاته صلاة الغدات معه ولا فارقه في فطر ولا أضحى إلا من مرض روى محمد بن كدامة قال سمعت شجاع بن مخلد قال سمعت أبا يوسف يقول مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا وقال العلامة طاش زاده في مفتاح السعادة ومصباح السيادة كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي الإمام الفقيه المجتهد المحدث تلميذ الإمام أبي حنيفة المولود سنة مائة والمتوفى سنة مائة وتسعة رحمه الله تعالى كان لا ينام الليل وكان يضع عنده دفاتر يعني كتبا فإذا مل من نوع النظر في آخر وكان يزيل نومه بالماء ويقول إن النوم من الحرارة عصام البلخي اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمعه فورا ثم قال العلامة طاشكوبري زاده واشترى عصام بن يوسف البلخي الفقيه الحنفي ومحدث بلخ المتوفى سنة 215 رحمه الله تعالى اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال فالعمر قصير والعلم كثير فينبغي للطالب ان ألا يضيع الاوقات والساعات ويغتنم الليالي والخلوات ويغتنم الشيوخ ويستفيد منهم فليس كل ما فات يدرك ولست بمدرك ما فات مني بلهث ولا بليت ولا لوني محمد بن سلام البيكندي ينادي قلم بدينار وهذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري المتوفى سنه 227 كان في حال الطلب جالسا في مجلس الاملاء والشيخ يحدث ويملي فانكسر قلم محمد بن سلام فأمر أن ينادى قلم بدينار فتطايرت إليه الأقلام حكاه الحافظ العيني في عمدة القاري وما هذا البذل السخي منه إلا لمعرفته بقيمة ذاك الوقت الغالي وقيمة ما يملأ به ايضا فهذا عالم بل متعلم ممن عرف قيمة الزمن والوقت فبذل الذهب والدينار في تحصيل قلم عبيد بن يعيش تلقمه أخته العشاء ثلاثين سنة ليكتب الحديث وحكى الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم حكى ما يلي هو الحافظ الحجة الأوحد أبو محمد عبيد بن يعيش الكوفي المحاملي العطار حدث عنه البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم في الصحيح والنسائي بواسطة وأبو زرعة الرازي ومحمد بن أيوب البجلي وخلق ومات في رمضان سنة 29 ومئتين قال عمار بن رجاء سمعت عبيد بن يعيش يقول أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي بالليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث انتهى ابن معين يقول لشيخه أمله علي الآن أخاف ألا لا ألقاك وروى الإمام أحمد والإمام أبو عيسى الترمذي ولفظ الحديث وإسناده المسوق هنا هو للترمذي قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو في مرض موته يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم هامش الثوب القطري هو نوع من الثياب التي كانت تحمل إلى الحجاز من قطر البلد المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية والنسبة في الثياب إليه يقولون قطري على خلاف القياس فكسروا القاف وسكنوا الطاء للتخفيف كما في كتاب النهاية لابن الأسير. وتوشح بثوبه يعني لبسه انتهى الهامش ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث قال عبد بن حميد وهو شيخ الترمذي قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فكنت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه انتهى إمامة يحيى بن معين في الحديث ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طرفا من ترجمة الإمام يحيى بن معين قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن معين هو الإمام الحافظ الجهبذ سيد الحفاظ وملك الحفاظ شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام ولم يكن من العرب وإنما والى بعض بني مر منهم فقيل له المري ولاء البغدادي ولادة ومن شاء أحد أعلام المحدثين الكبار ولد في بغداد سنة ثمان وخمسين ومئة من الهجرة ونشأ في بغداد وكتب العلم وهو ابن عشر سنين وكان أبوه معين من نبلاء الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الزي فخلف له ألف ألف درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه سمع الحديث من عبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني باليمن ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وخلق كثير سواهم بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز وروى عنه الحديث الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود وعباس الدوري البغدادي وهو راوية علمه وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الموصلي وخلائق لا يحصون كثره. كتابه ابن معين بيده ألف ألف حديث وكتابته الحديث الواحد خمسين مرة قال علي بن المديني انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين وقال عبد الخالق بن منصور قلت لعبد الله بن الرومي سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحيى بن معين ويقول حدثني من لم تطلع الشمس على أكبر منه فقال ابن الرومي وما تعجب سمعت علي بن المديني يقول ما رأيت في الناس مثله وما نعلم أحد من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين قال محمد بن نصر المروزي سمعت يحيى بن معين يقول كتبت بيدي ألف ألف حديث قال الذهبي يعني بهذا العدد المكرر من الحديث الواحد ألا تراه قال لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه هامش يعد المحدثون كل خبر أو كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو التابعي أو التفسير للفظ غريب أو لفظ مبهم أو نحو ذلك إذا روي بالسند يعدونه حديثا فهذا العدد على هذا المعنى انتهى الهامش كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث وقال الإمام أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث يحيى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين وقال أبو حاتم الرازي إذا رأيت البغدادية يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب قول بن معين إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش ويحيى ابن معين هو صاحب المنهج العظيم في تلقي العلم ونشره إذ يقول كلمته التي صارت دستور المحدثين والعلماء في التحصيل والأداء إذا كتبت فقمش أيكتب كل ما تسمع واجمعه وإذا حدثت ففتش كسرة الكتب التي خلفها ابن معين قال صالح ابن أحمد الحافظ سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله قال سمعت أبي يقول خلف يحيى بن معين من الكتب مئة قمطر وأربعة عشر قمطرة وأربعة حباب شرابية مملوءه كتبا هامش قال المرتضى الزبيدي في شرح الإحياء القمطر سفط يسوى من قصب تصان فيه الكتب الحباب جمع حب بضم الحاء وهو الجرة الكبيرة الضخمة وكانوا يضعون كتبهم في تلك الجرار الكبيرة حفظا لها وشرابية منسوبة إلى الشراب انتهى الهامش ابن معين كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحيى ابن معين هذا إذا حج ذهب إلى مكة من طريق المدينة وإذا رجع من مكة رجع عن طريق المدينة فلما حج في سنه ثلاث وثلاثين ومائتين دخل المدينه قبل الحج في اواخر ذي القعده واصابه المرض فمات لسبع ليال بقين من ذي القعده فتسامع الناس بقدومه وبموته واخرج له بن هاشم الاعواد اي السرير التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل عليها وصلى عليه الناس ودفن في البقيع وكان الناس يقولون هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله انتهى شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل يقول المؤلف في تلقي يحيى ابن معين لهذا الحديث من شيخه محمد بن الفضل لطائف غالية وفوائد سمينة وذلك أن يحيى ابن معين الذي عرفنا طرفا من ترجمته فيما تقدم طلب من شيخه محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم طلب منه أن يحدثه بهذا الحديث أول ما جلس إليه يحيى فلما بدأ يحدثه واستهل التحديث بقوله حدثنا حماد بن سلمة قال له يحيى لو كان من كتابك وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثق والتثبت فإن محمد بن الفضل حافظ ثبت صدوق مأمون أحد الثقات المعروفين ولكن أراد يحيى زيادة الاستيثاق والضبط وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس الهجري أن يحدث الشيخ طلابه في المسجد أو في مكان فسيح إذا كانوا لا يسعهم المسجد أو على باب داره إذا كان العدد قليلا وكان الفضل بن محمد يحدث يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره فلما قام محمد بن الفضل ليدخل داره ويأتي بكتابه من بيته فيحدثه منه خشي يحيى أن يحصل لمحمد بن الفضل مانع في هذه الفترة القصيرة بين قيامه لبيته للإتيان بالكتاب وعودته إليه سيفوت عليه سماع هذا الحديث منه فأخذ بثيابه قبل أن يتم قيامه ليأتي بالكتاب من بيته ومنعه من دخول الدار حتى يحدثه بالحديث من حفظه لشدة حرصه على سماع الحديث خشية أن يفوته سماعه بعارض يعرض أو مانع يمنع وقال له أمله علي الآن من حفظك فإني أخاف ألا لا ألقاك فإن الحياة لها قواطعها فأخاف أن يحال بيني وبينك فلا ألقاك فاملى محمد بن الفضل الحديث على يحيى بن معين من حفظه أولا ثم دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه عليه منه ثانيا وهذه الواقعة يسجل لنا ما كان عليه الامام يحيى بن معين من شدة الحرص على كسب الوقت وعظيم الحفاظ على تحصيل العلم ومتانة التوثق فيه وقوة المسارعه والاستباق الى الاستفادة وما كان عليه من الابتعاد عن الامل والتمهل في تقييد العلم والفوائد وخوف المباغتة من قواطع الحياة هامش قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم المجموع في باب آداب المتعلم ومن آدابه أن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير والا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة لأن للتأثير افات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها انتهى الهامش وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلها عرضا عرفنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب الزمن وأدركنا كيف تسنى ليحيى بن معين أن يكتب بيده ألف ألف حديث ويطوف البلدان ويسمع من الشيوخ ويحدث بما سمعه وتلقاه الوف المحدثين والطالبين وليس الإمام يحيى بن معين في هذه المنقبه نسيج وحده وفريد نوعه بل قل مثل ذلك في الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم وروى الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم عن أبي العباس المبلد قال ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة الجاحظ عمرو بن بحر إمام أهل الأدبي ولد سنة 163 ومات سنة 255 والفتح بن خاقان الأديب الشاعر أحد الأذكياء من أبناء الملوك اتخذه الخليفة المتوكل العباسي وزيرا له واخا واجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن توفي سنة مائتين وسبعة وأربعين وإسماعيل بن إسحاق القاضي الإمام الفقيه المالكي البغدادي ولد سنة مائتين ومات سنة مائتين واثنتين وثمانين فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره أي كتاب كان حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتاب في كمه أو في خفه فإذا قام بين يدي المتوكل للبول أو الصلاة أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده واما اسماعيل ابن اسحاق القاضي فاني ما دخلت عليه قط الا رأيته وفي يده كتاب ينظر فيه او يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه او ينفض الكتب انتهى ابن سحنون القمته جاريته العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة الفقيه المالكي المحدث الامامي محمد بن سحنون القيرواني المولود سنة مائتين والمتوفى سنة مائتين رحمه الله تعالى جاء ما يلي قال المالكي كانت لمحمد بن سحنون سرية أي جارية مملوكة يقال لها أم مدام فكان عندها يوما وقد شغل في تأليف كتاب إلى الليل فحضر الطعام فاستأذنته فقال لها أنا مشغول الساعة فلما طال عليها الانتظار جعلت تلقمه الطعام حتى أتى عليه وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح فقال شغلنا عنك الليلة يا أم مدام هات ما عندك فقالت قد والله يا سيدي القمته لك فقال ما شعرت بذلك هامش قلت هذا نموذج من نماذج ذهول العلماء قديما واستغراقهم وفنائهم في العلم ويشبهه ما حدث لشيخ المحدثين الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح المولود سنة مئتين والمتوفى سنة مئتين وواحد وستين جاء في تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر في ترجمته قال الحاكم سمعت ابا الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى بلغ وإلى البصرة يقول عقد لمسلم مجلس المذاكرة فذكر له حديث فلم يعرفه فانصرف إلى منزله وكان الوقت ليلى وقدمت له سلة فيها تمر فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث زاد غيره فكان ذلك سبب موته رحمه الله تعالى انتهى الهامش يجيب الدعوة بشرط أن يفرغ لمطالعة كتابه وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه وحكي عن ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي البغدادي أحد ائمه النحو واللغة والأدب والحديث الشريف والقراءات المولود سنة مائتين والمتوفى سنة مائتين وواحد رحمه الله تعالى أنه كان لا يفاركه كتاب يدرسه فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة وهي المتكأ من الجلد يضع فيه كتابا ويقرأ ثعلب صدمته داب. أثناء مطالعته في الطريق فمات وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فصدمته فرس فألقته في هوه فأخرج منها وهو كالمختلط أي المشوه العقل فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه فمات ثاني يوم رحمه الله تعالى حفظ ابن جرير لوقته وعزمه أن يفسر القرآن بثلاثين ألف ورقة وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدثين والمؤرخين والإمام المجتهد العظيم كان رحمه الله تعالى آية من الآيات في استفادته من الوقت وحفاظه على ملئه بالتعلم والتعليم والكتابة والتأليف حتى بلغت مؤلفاته من الكسرة مع الإبداع والإتقان العدد العجاب قال العلامة ياكوت الحموي في كتابه معجم الأدباء في الترجمة الحافلة التي كتبها للإمام بن جرير الطبري وبلغت 56 صفحة والحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ما أقطف منه هنا الجمل التالية من ترجمة هذا الإمام الجليل ودخل حديث أحدهما في الآخر حدث علي بن عبيد الله اللغوي السمسمي عن القاضي أبي عمر عبيد الله ابن أحمد السمسار وأبي القاسم بن عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن قالوا كم يكون قدره قال ثلاثون ألف ورقة فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة وأملاه في سبع سنين من سنة ثلاث وثمانين ومئتين إلى سنة تسعين عزم بن جرير أن يؤلف التاريخ في ثلاثين ألف ورقة ثم قال لهم أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا قالوا كم قدره فذكر نحوا مما ذكره في التفسير فأجابوه بمثل ذلك فقال انا لله ماتت الهمم فاختصره في نحو مما اختصر التفسير وفرغ من تصنيفه ومن عرضه أي قراءته عليه يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاث مئة وقطعه أي ختمه وانتهى فيه عند الكلام على آخر سنة اثنتين وثلاثمائة ابن جرير كان يكتب كل يوم أربعين ورقة تأليفة قال الخطيب وسمعت السمسمية يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة وحدث تلميذه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرعاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته أي جمعوها منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق انتهى تبارك الله ماذا تبلغ الهمم مجموع ما صنفه ابن جرير نحو ألف ورقة وقد ولد ابن جرير سنة مائتين وأربعة وعشرين وتوفى سنة ثلاثمائة وعشرة فعاش ستة وثمانين سنة وإذا اضطرحنا منها سنه قبل البلوغ وقدرناها بأربع عشرة سنة يكون قد بقي ابن جرير سنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم أربع عشرة ورقة فإذا حسبنا أيام الاثنتين وسبعين سنة وجعلنا لكل يوم منها أربع عشرة ورقة تصنيفا كان مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو وخمسون ألف ورقة وقد اعتبر كل من تاريخه وتفسيره نحو 3000 ورقة فيكون الكتابان مجموعهما نحو 7000 ورقة أو 8000 ورقة وقد جاء التاريخ مطبوعا في 11 جزءا كبيرا وجاء التفسير مطبوعا في 30 جزءا كبيرا من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها مجلدا فاحسب حساب الباقي من أوراق مصنفاته وهو وخمسون ألف ورقة لتعرف كم تبلغ مؤلفات هذا الإمام الذي كان في علومه بمثابة مجمع علمي واسع الفنون وفي كثرة تاليفه بمثابة دار للنشر وهو فرض واحد بنفسه يكتب بقلمه لنفسه ويؤلف على ورقه بنفسه ويخرج للناس فكره وعلمه عسلا مصفا وزبدا شهيا وما كان يكون له كل ذلك لولا أنه كان يكسب وقته ويدري كيف يملأه بالاستفادة والتأليف تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله قال القاضي أبو بكر بن كامل أحمد بن كامل الشجري تلميذ ابن جرير وصاحبه يصف انتظام أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله تعالى يقول كان إذا أكل نام في الخيش وهي ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ تتخذ من مشاقة الكتان تلبس في الحذ عند النوم لبرودتها على الجسم في قميص قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته ويكتب في تصنيفه إلى العصر ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس يقرأ ويقرأ عليه إلى المغرب ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء والآخرة ثم يدخل منزله وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وثقه الله عز وجل انتهى ابن جرير يكتب معلومة قبيل وفاته بساعة وقال الأستاذ محمد كرد علي في كتابه كنوز الأجداد في ترجمة الإمام بن جرير الطبري وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقل منها فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه فقيل له أفي هذه الحال فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات فرحمه الله وجزاه عن العلم والدين والإسلام وأهله خير الجزاء بقاء ذكر ابن جرير ببقاء مؤلفاته وآثاره الخالدة هذه إلماعة عابرة إلى مؤلفات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاتها وقد كتب لطائفة منها البقاء إلى يومنا هذا فهي أكثر تذكيرا به من الأولاد والأحفاد ولو بلغوا العشرة أو العشرين أو الثلاثين إنسانا فإنهم ينغمرون في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان ويدخلون في طيات الاغفال والنسيان. أما هذه المؤلفات فهي الذكر الدائم الحسن له على مدى الأزمان، وقد مضى على وفاته ألف ونحو مئة عام، فهي باقية ما تعاقب الملوان إلى ما شاء الله تعالى. وصدق الإمام ابن الجوزي إذ قال: كتاب العالم ولده المخلد. ابن الخياط النحوي يدرس في الطريق فيسقط في جرف. وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه كان أبو بكر بن الخياط النحوي وهو الإمام محمد بن أحمد بن منصور السمرقندي الأصل البغدادي القرار المتوفى سنة 320 رحمه الله تعالى يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابه انتهى الحاكم الشهيد لا يكلم زواره لاشتغاله بالتأليف وجاء في الأنسابل السمعاني في ترجمة الحاكم الشهيد أب الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي الحنفي القاضي الوزير الحاكم الشهيد المتوفى شهيدا سنة 334 رحمه الله تعالى عالم مر وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره جاء ما يلي ذكر أبو عبد الله ابن الحاكم الشهيد قال عهدت الحاكم وهو يصوم يوم الاثنين والخميس ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر وكان يقعد والسفط والكتب والمحبرة بين يديه وهو وزير السلطان فيأذن لمن لا يجد بدا من الاذن له ثم يشتغل بالتصنيف فيكوم الداخل ولقد شكاه أبو العباس ابن حمويه قال ندخل عليه ولا يكلمنا ويأخذ القلم بيده ويدعونا ناحية قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك ولقد حضرت عشية الجمعة مجلس الاملاء للحاكم ابي الفضل ودخل أبو علي بن أبي بكر بن المظفر الأمير فقام له قائما ولم يتحرك من مكانه ورده من باب الصفه وقال انصرف أيها الأمير فليس هذا يومك انتهى كسرة مؤلفات الحافظ المحدث ابن شاهين وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة المحدث ابن شاهين المولود سنة 297 والمتوفى سنة 385 رحمه الله تعالى عن 88 سنة هو الحافظ الامام المفيد المكثر محدث العراق ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بابن شاهين صاحب التصانيف صنف شيئا كثيرا قال أبو الحسين بن المهتدي بالله تلميذه قال لنا ابن شاهين صنفت ثلاثمائة مصنف وثلاثين مصنفا منها التفسير الكبير ألف جزء ومنها المسند ألف وثلاثمائة جزء والتاريخ مائة وخمسون جزء والزهد مائة جزء انتهى صرف ابن شاهين في ثمن الحبر سبعمائة درهم قال محمد بن عمر الداودي القاضي سمعت ابن شاهين يقول حسبت ما اشتريت من الحبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم قال ابن أبي الفوارس صنف ابن شاهين ما لم يصنفه أحد انتهى تلقيب منذر المرواني النحوي المذاكرة لشدة تعلقه بمذاكرة النحو وكان بعض ائمة اللغة العربية يلقب المذاكرة لشدة تعلقه بمذاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماء قال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب وهو مخطوط المذاكرة هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية ابن محمد ابن عبد الله ابن المنذر ابن عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك الاندلسي المرواني لقب بذلك لانه كان مغرا بعلم النحو وكان اماما فيه مقدما في اللغة وكان متى لقي رجلا من اخوانه قال له هل لك في مذاكرة باب من العربية فلقب بالمذاكرة لذلك ذكره ابن حزن قال مات سنة ثلاثمائة وثلاثة وتسعين أبو نعيم الأصفهاني يقرأ عليه في الطريق وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله المحدث المؤرخ الصوفي المولود سنة 336 والمتوفى سنة 430 رحمه الله تعالى قال أحمد بن مردويه كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق جزء وكان لا يضجر لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف انتهى البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الغرغرة والنزع وجاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي في ترجمة الإمام الفلكي الرياضي الفذ والمؤلخ اللغوي الأديب الأريب الجامع لأشتاة العلوم أب الريحان البيروني محمد بن أحمد الخوارزمي المولود سنة 362 والمتوفى سنة 440 رحمه الله تعالى يقول كان أبو الريحان مع الفسحة في التعمير وجلالة الحال في عامة الأمور مكبا على تحصيل العلوم منصبا إلى تصنيف الكتب يفتح أبوابها ويحيط بشواكلها وأقاربها أي بغوامضها وجلياتها ولا يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر إلا في يومي النيروز والمهرجان من السنة لإعداد ما تمس إليه الحاجة في المعاش من بلغة الطعام وعلقة الرياش ثم هجيره في سائر الأيام من السنة علم يسفر عن وجهه قناع الإشكال ويحصر عن ذراعيه كمام الإغلاق حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى الولوى قال دخلت على ابي الريحان وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه وضاق به صدره وقد بلغ من العمر ثمانية وسبعين سنة فقال لي في تلك الحال كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة وهي التي تكون من قبل الأم فقلت له إشفاقا عليه أفي هذه الحالة قال لي يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها فاعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ انتهى وكان هذا الإمام الباقعة في العلم يتقن خمس لغات العربية والسريانيه والسنسكريتيه والفارسية والهندية وترك من المؤلفات في علوم الفلك والطب والرياضيات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد على مئة وعشرين مؤلف قال فيه المستشرق الكبير سخاو إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ وقال المستشرك المشهور سارطون كان البيروني من أعظم عظماء الإسلام ومن أكبر علماء العالم انتهى وانظر ترجمته وحياته العلمية في كتاب تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات لقدر حافل طوقان انتهى سليم الرازي إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو يتلو لا فراغ لديه وجاء في كتاب تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكل وطبقات الشافعية الوسطى لتاج الدين السبكي في ترجمة الإمام سليمان الرازي أحد أئمة سادة الشافعية في عصره المتوفى سنة 447 رحمه الله تعالى جاء قول التاج السبكي فيه كان رحمه الله من الورع على جانب قوي يحاسب نفسه على الأوقات لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة إما ينسخ أو يدلس أو يقرأ وينسخ شيئا كثيرا قال الحافظ ابن عساكر ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفراييني أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريقي قال أبو الفرج وحدثني المؤمل بن الحسن أنه رأى سليما حفي عليه القلم فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ انتهى أي لما شغلت يداه حرك شفتيه بذكر الله لئلا يذهب الزمان فارغا بغير عمل وطاعة فلله دره ما أعرفه بالغنائم الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الخطيب البغدادي مؤلخ بغداد ومحدثها المولود سنة ثلاثمائة وتسعين والمتوفى سنة أربعمائة وثلاثة وستين رحمه الله تعالى كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه وما ذلك إلا للحفاظ على الوقت وكسب الزمن أن يذهب فارغا أثناء المشي دون استفادة وانتفاع به في جنب العلم إمام الحرمين يأكل وينام اضطرارا لا عادة وجاء في تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر وطدقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي في ترجمة إمام الحرمين أب المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم النظار المحجاج شيخ الإمام الغزالي المولود سنة 419 والمتوفى سنة 478 رحمه الله تعالى جاء ما يلي قال عبد الغافر الفارسي في كتابه سياق نيسابور إمام الحرمين فخر الإسلام إمام الأئمة على الإطلاق حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقا وغربا من لم ترى العيون مثله ولا ترى بعده سمعته في أثناء كلام يقول أنا لا أنام ولا آكل عادة إنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نحوي ولقد سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن فضال بن علي المجاشعي القيرواني النحوي القادم علينا سنة تسع وستين وأربعمائة وقد قبله الإمام فخر الإسلام وقابله بالإكرام وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان إمام الأئمة في وقته وقد بلغ من العمر خمسين سنة وكان يحمله كل يوم إلى داره ويقرأ عليه كتاب إكسير الذهب في صناعة الأدب من تصنيفه فكان أبو الحسن المجاشعي يحكي ويقول ما رأيت عاشقا للعلم مثل هذا الإمام فإنه يطلب العلم للعلم وكان كذلك يعكوب النجيرمي يطالع كتابه خلال مشيه وجاء في انباه الرواة على انباه النحاه للقفطي في ترجمة محمد السعدي بن بركات النحوي البصري المصري المولود سنة 420 والمتوفى سنة 520 عن 100 سنة رحمه الله تعالى قال رأيت وأنا صبي أبا يوسف يعكوب ابن خرزاذ النجيرمي ماشيا في طريق القرافة شيخا أسمر كبير اللحية مدور العمامة وبيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيته انتهى ابن عقيل وابن الجوزي غاية الغايات في حفظ الوقت ويحتل الذروة في مقام محافظة على الزمن ومعرفة نفاسته وغلاء قيمته والحرص على ملء الأوقات بالأعمال الزاكيات والاستفادة من الخطرات واللحظات تأليفا وتفكيرا وتذكرا وتذكيرا ما جاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة بل من كبار أئمة المسلمين الأول منهما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب البغدادي والثاني الإمام أبو الفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة أبو الوفاء ابن عقيل. رحمهما الله تعالى فأنقل من سيرة كل واحد منهما سطورا تغني في هذا المقام عن كتاب كبير فأقول ابن عقيل أحد أذكياء بني آدم أما الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي علي بن عقيل البغدادي فقال الحافظ بن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته الحافلة الحافزة ما ملخصه ولد سنة أربعمائة وواحد وثلاثين وتوفي سنة خمسمائة وثلاثة عشر وكان من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم مفرط الذكاء متسع الدائرة في العلوم ابن عقيل لا يضيع ساعة من عمره وكان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا انهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة. اختيار ابن عقيل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. يقول وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات اكلي حتى اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعة او تسطير فائدة لم ادركها فيه وان اجل تحصيل عند العقلاء باجماع العلماء هو الوقت فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص فالتكاليف كثيرة والاوقات خاطفة انتهى قال الشيخ ابن الجوزي كان الامام ابن عقيل دائم الاشتغال بالعلم وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته تنوع علوم ابن عقيل وتنوع تصانيفه وله تصانيف كثيرة في أنواع العلوم نحو العشرين وأكبر تصانيفه كتاب الفنون وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والنحو واللغة والشعل والتاريخ والحكايات وفيه مناظراته ومجالساته التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه كتابه الفنون 800 مئة مجلدة وهو أحد كتبه قال الحافظ الذهبي لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة. قال ابن رجب، وقال بعضهم هو ثمانمائة مجلدة. انتهى هامش. وقد وجدت قطعة صغيرة منه طبعتها دار المشرق في بيروت في مجلدين في سنة 1970 و1971 بتحقيق الدكتور جورج المقدسي. انتهى الهامش. خير ما قطع به الوقت وتقرب به لله طلب العلم وهو القائل رحمه الله تعالى في فاتحه القسم الأول المطبوع من كتابه الفنون أما بعد فإن خير ما قطع به الوقت وشغلت به النفس ستقرب به إلى الرب جلت عظمته طلب علم أخرج من ظلمة الجهل إلى نور الشرع وذلك الذي شغلت به نفسي وقطعت به وقتي فما أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماء ومن بطون الصحائف ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء ومجامع الفضلاء هامش وتسمية ابن الجوزي أحد كتبه صيد الخاطر مستفادة ومقتبسة من كلام أبي الوفاء ابن عقيل رحمهما الله تعالى انتهى الهامش يقول يقول ابن عقيل فما أزال أعلق ما أستفيده من الفاظ العلماء ومن بطون الصحائف ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء ومجامع الفضلاء طمعا في أن يعلق بي طرف من الفضل أبعد به عن الجهل لعلي أصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال قبلي ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا تنظيف الوقت عن الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقات الرعاع لكفى وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل ابن عقيل يقول عند وفاته دعوني أتهنأ بلقاء الله قال ابن الجوزي ولما أدركت الوفاة الإمام أبو الوفاء ابن عقيل واحتضل بكى النساء فقال أبو الوفاء قد وقعت عن الله خمسين سنة يعني أنه كان يوقع الفتاوى التي يبين فيها أحكام الله في الوقائع والحوادث التي تقع للناس فكان يوقع فيها نيابة عن الله تعالى يقول ابن عقيل قد وقعت عن الله خمسين سنة فدعوني أتهنأ بلقائه ولم يخلف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وسياب بدنه وكانت بمقدار كفنه وأداء دينه رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا فانظر أيها القارئ الكريم رعاك الله وإياي كيف يسمر إعمال الخاطر وحفظ الوقت ودأب النفس في الخير والعلم إنه ليسمر ثمرات لا تكاد تصدق وإنها لصدق يسمر ثمانمائة مجلدة أكبر كتاب في الدنيا يؤلفه فرد واحد من الناس أبو الوفاء ابن عقيل إلى جانب تآليف كثيرة غيره ألفها تبلغ نحو العشرين مؤلفا وبعضها في عشر مجلدات القليل إلى القليل كثير وإنما السيل اجتماع النقط وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي وهو محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 698 رحمه الله تعالى إذ يشير بقوله الآتي إلى أن ضم القليل إلى القليل مع الدوام عليه يتكون منه الكثير الهائل العجيب كما حصل لأب الوفاء بن عقيل ثمانمائة مجلدة يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في بغية الوعات للسيوطي اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط ابن الجوزي أربت تأليفه على خمسمائة مؤلف بحفظ الوقت وأما الإمام أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي الحنبلي البغدادي فقد ولد سنة خمسمائة وثمانية وتوفي سنة خمسمائة وسبعة وتسعين وعاش تسع وثمانين سنة وألف تأليف أربت على خمسمائة كتاب لزوم معرفة شرف الوقت وملئه بالأفضل فالأفضل وإليك نبذة من سيرته لتشهده كيف كان يعرف شرف الوقت وقيمته وكيف كان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أو نزل به ثقلاء بطالون قال رحمه الله تعالى كما في كتابه صيد الخاطر والاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي يقول ابن الجوزي ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل كما جاء في الحديث الشريف نية المؤمن خير من عمله وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات فنقل عن عامر بن عبد قيس احد التابعين العباد الزهاد ان رجلا قال له كلمني فقال له عامر امسك الشمس اكثر الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع يقول ابن الجوزي وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا ان طال الليل فبحديث لا ينفع او بقراءة كتاب فيه غزل وسمر وان طال النهار فبالنوم وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق وكان ابن الجوزي يعيش في بغداد فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم، وما عندهم خبر ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود فهم في تعبئة الزاد والتهيئ للرحيل فالله الله في مواسم العمر والبدار البدار قبل الفوات ونافس الزمان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 لألا يمضي الزمان فارغا فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد أي قص الورق وبري الأقلام وحزم الدفاتر فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب فارصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون يقول ابن الجوزي ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياه فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه حفاظ السلف على الوقت وحذرهم من إضاعته يقول ابن الجوزي وقد كان القدماء يعني السلف يحذرون من تضييع الزمان قال الفضيل بن عياض أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة ودخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك فقال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم وجاء عابد إلى السري السقطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين ثم مضى ولم يجلس ومتالان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى وقد كان جماعة قعدوا عند معروف الكرخي فأطالوا فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها فمتى تريدون القيام نماذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه ومتى اجتمعتم تحدثتم ويقول ابن الجوزي واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظه فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل وهذه الأيام مثل المزرعة فهل يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى بيان ما يعين على اغتنام الوقت يقول ابن الجوزي والذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى وقلة الأكل فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل ومن نظر في سير السلف وآمن بالجزاء بان له ما ذكرته علو همم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم يقول ابن الجوزي ولقد كانت همم القدماء من العلماء عاليه تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت لأن همم الطلاب ضعفت فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها فدثرت الكتب ولم تنسخ فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحلق عزيمته للجد وما يخلو كتاب من فائده، وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم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 نهم ابن الجوزي في العلم وشدة تعلقه بالكتب يقول ابن الجوزي وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز ولقد نظرت في سبت الكتب أي فهرس الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد وفي سبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي محمد بن فتوح الاندلسي البغدادي صاحب بن حزم وكتب شيخنا عبد الوهاب الانماطي وابن ناصر وكتب ابي محمد الخشاب وكانت احمالا وغير ذلك من كل كتاب اقدر عليه ولو قلت اني قد طالعت عشرين الف مجلد اي كتاب كان اكثر وانا بعد في الطلب هامش يريد أن هذه المكتبات التي سماها بذكر أثباتها وفهارسها قد طالع كتبها كلها وهي من مكتبات بغداد الكبرى في عصره انتهى الهامش يقول ابن الجوزي فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فصرت أستزري من الناس فيه واحتقر همم الطلاب ولله الحمد انتهى كل نفس خزانة فاحذر ان تكون خزانتك فارغه وقال الامام ابن الجوزي ايضا رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة التي نصح بها ولده وسماها لفتة الكبد في نصيحة الولد حاضا لولده على حفظ الوقت قال واعلم يا بني ان الايام تبسط ساعات والساعات تبسط انفاسا وكل نفس خزانة فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن ولا تهمل نفسك وعودها أشرف ما يكون من العمل واحسنه وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه انتهى ابن الجوزي كان يكتب في اليوم أربعة كراريس تاليفا وقال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة ابن الجوزي لم يترك فنا من الفنون إلا وله فيه مصنف وسئل عن عدد تاليفه فقال زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصنفا منها ما هو عشرون مجلدا ومنها ما هو كراس واحد وقال الموفق عبد اللطيف كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا يكتب في اليوم أربعة كراريس ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلدا إلى ستين كتابة ابن الجوزي بيده ألفي مجلدة بكسب الوقت وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ وابن رجب في الذيل قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي سمات جدي يقول على المنبر في آخر عمره كتبت بإصبعي هاتين ألفي مجلدا ويقول ابن الوردي في تتمة المختصر في اخبار البشر قيل إنه جمعت الكراريس التي كتبها أبو الفرج بن الجوزي وحسبت مدة عمره فقسمت على المدة فكان ما خص كل يوم منها تسعة كراريس براية أقلام ابن الجوزي سخن بها ماء غسل موته وزادت ونقل القمي في الكنى والألقاب أن براية أقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث جمعت فحصل منها شيء كثير وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك فكفت وفضل منها وقد ألف الأستاذ عبد الحميد العلوجي العراقي كتابا باسم مؤلفات ابن الجوزي وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ببغداد سنة 1385 وقد عدد فيه أسماء مؤلفاته فبلغت 519 كتابا ما بين كبير في أكثر من عشر مجلدات وصغير في صفحات وفاته مؤلفات أخرى قول ابن تيمية مصنفات ابن الجوزي أكثر من ألف مصنف ونقل في مقدمته ما يلي ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة ان الامام ابن تيمية قال في اجوبته المصرية كان الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف وله مصنفات في امور كثيرة حتى عدتها فرأيتها اكثر من الف مصنف ورأيت بعد ذلك ما لم اره قول الذهبي ما علمت احدا صنف ما صنف ابن الجوزي وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بعد أن ذكر طائفة كثيرة من مؤلفات ابن الجوزي يقول وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل ثم نقل عن الموفق عبد اللطيف قوله في ابن الجوزي إنه لا يضيع من زمانه شيئا وكان يكتب في اليوم أربعة كراريس أي مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين وله في كل علم مشاركة انتهى عبد الغني المقدسي وحفاظه على الأوقات وتنظيمها وجاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي المولود سنة 541 والمتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى الإمام محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف كتب عن أبي طاهر السلفي ألف جزء وكتب ما لا يوصف كثرة وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويعبد الله حتى أتاه اليقين قال الضياء المقدسي تلميذه وكان لا يضيع شيئا من زمانه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن وربما لقن الحديث ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر فينام نومه فيصلي الظهر ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب فيفطر إن كان صائما ويصلي العشاء ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده ثم يتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي إلى قريب الفجر وربما توضأ سبع مرات أو أكثر ويقول تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رطبة ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر وهذا دأبه انتهى وترك من الكتب التي ألفها ما يزيد على أربعين كتابا فيها النفائس الغوالي انظرها في ترجمته الواسعة الحافلة في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الفخر الرازي يتأسف على الوقت الذي يذهب في الأكل وجاء في عيون الأنباء في طبقات الأطباء للطبيب المؤلف بن أبي أصيبعة في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصولي المتكلم محمد بن عمر المولود سنة 543 والمتوفى سنة 606 رحمه الله تعالى عن ثلاثة وستين سنة من العمر وقد ترك من التأليف نحو مئتي كتاب ما بين كتاب في 32 جزءا كالتفسير المشهور له ورسالة في صفحات جاء في ترجمته قول ابن أبي أصيبعة حكى لنا القاضي شمس الدين الخوي عن الشيخ فخر الدين أنه قال والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل فإن الوقت والزمان عزيز حفظ ابن سكينة لأوقاته وتنظيمها وملؤها بالأعمال الصالحة وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد والحافظ الزهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام ابن سكينة وهو الشيخ الإمام العالم الفقيه المحدث الثقة المعمر القدوة الكبير شيخ الإسلام مفخر العراق ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي ابن سكينة البغدادي الصوفي الشافعي ولد سنة 519 ومات سنة 607 وكان شيخ وقته في علو الاسناد والمعرفة والإتقان والزهد والعبادة وحسن السمت وموافقة السنة وسلوك طريق السلف الصالح مد الله له في العمر حتى حدث بجميع مروياته مرارا وقصده طلاب العلم من سائر الأقطار وكانت أوقاته محفوظة وكلماته معدودة فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة قران أو ذكر أو تهجد أو قراءة الناس عليه وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسان أو ما لا فائدة فيه لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة ولا يحضر دور ابناء الدنيا في هناء ولا عزاء قال ابن النجار تلميذه لقد طفت الأرض شرقا وغربا ورأيت الأئمة والعلماء والزهاد فما رأيت أكمل منه ولا أكثر عبادة ولا أحسن سمتا صحبته قريبا من عشرين سنة ليلا ونهارا وتأدبت به وخدمته وقرأت عليه القرآن بجميع مروياته وقراءاته وسمعت منه أكثر مروياته في الحديث وقرأت عليه الكتب المطولات واستفدت منه كثيرا قول ابن سكينة لتلامذته لا تزيد على سلام عليكم مسألة قال يحيى بن القاسم مدرس نظامية كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته وكنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيد على سلام عليكم مسألة لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام انتهى والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ وهذا والله شيء عجب إذ يدعوهم إلى اختصار السلام سلام عليكم ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أول اللقاء ويأمرهم أن يدخلوا في المباحثة والمدرسة فور سلامهم كسبا للوقت ابن تيمية الجد يقرأ عليه الكتاب إذا دخل الخلاء من حافظوا على الاستفادة من الوقت بشكل عجيب وحال لا تخطر على بال الإمام ابن تيمية الجد مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي المولود في حدود سنة 590 والمتوفى سنة 653 رحمه الله تعالى قال الحافظ بن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته الإمام الفقيه المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي شيخ الإسلام وفقيه الوقت وأحد الأعلام قال شيخنا أبو عبد الله بن القيم حدثني أخ شيخنا عبد الرحمن ابن عبد الحليم بن تيمية عن أبيه قال كان الجد مجد الدين أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع قلت القائل بن رجب يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصوله وحفظه لأوقاته الحافظ المنذري كتب بيده تسعين مجلدة وسبعمائة جزء من غير تصانيفه وتحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه بستان العارفين عن بعض مآثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذ تحت عنوان باب في حكايات مستطرفة فذكر منقبة سمعها من شيخه لشيخه الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري المولود بالقاهرة سنة خمسمائة وواحد وثمانين والمتوفى بها سنة ستمائة وستة وخمسين رحمه الله تعالى قال سمعت شيخنا وسيدنا الإمام الجليل والسيد النبيل الحافظ المحقق والمقتبس المدقق الضابط المتقن والمشفق المحسن الورع الزاهد والمجتهد العابد بقية الحفاظ المفتي شيخ الأئمة والمحدثين ضياء الدين أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي يقول في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وخمسين وستمائة بالمدرسة البادرائية بدمشق حماها الله وصانها سمات الشيخ عبد العظيم رحمه الله تعالى يقول كتبت بيدي تسعين مجلدة وكتبت سبعة مائة جزء كل ذلك من علوم الحديث تصنيف غيره وكتب من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل قال شيخنا ولم أرى ولم أسمع احدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال كان دائما الاشتغال في الليل والنهار قال وجاورته في المدرسة يعني بالقاهرة حماها الله تعالى بيتي فوق بيته اثنتي عشرة سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء وذكر من تحقيقه وشدة بحثه وتفننه ما أعجز عن التعبير عنه قال وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء ولا لفرجه ولا لغير ذلك إلا لصلاة الجمعة بل يستغرق كل الأوقات في العلم رضي الله تعالى عنه وعن والدين والمسلمين انتهى الحافظ المنذري يموت ابنه الغالي فيشيعه لباب المدرسة فقط قال الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الحافظ المنذري وقد درس بالآخرة في دار الحديث الكاملية وكان لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة حتى إنه كان له ولد نجيب محدث فاضل هو رشيد الدين أبو بكر محمد توفي سنة 643 وكان أحد الأذكياء النبغاء الحفاظ توفاه الله تعالى في حياته ليضاعف له في حسناته فصلى عليه الشيخ داخل المدرسة وشيعه إلى بابها ثم دمعت عيناه وقال أودعتك يا ولدي الله تعالى وفارقه ولم يخرج من المدرسة ابن مالك كان يصلي او يتلو او يصنف او يقرأ ومن الائمة الكبار الذين حافظوا على الساعات واللحظات حتى وهم في غمرات الموت ووداع الحياة وتعلقوا بتحصيل العلم قبيل ساعة الممات الامام ابن مالك النحوي صاحب الألفية وغيرها من امهات كتب النحو محمد بن عبد الله. المولود سنة 600 والمتوفى سنة ستمائة رحمه الله تعالى جاء في ترجمته في نفح الطيب كان رحمه الله تعالى كثير المطالعة سريع المراجعه لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله وهذه حالة المشايخ الثقات والعلماء الأثبات ولا يرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ وحكي أنه توجه يوما مع أصحابه للفرجة بدمشق فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفلوا عنه بسويعة فطلبوه فلم يجدوه ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على أوراق حفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقينا وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات حدها بعضهم بثمانية أبيات لقنه اياها ابنه وهذا مما يصدق ما قيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى فجزاه الله خيرا عن هذه الهمه العالية وتوفي بدمشق سنه ستمائة واثنتين وسبعين ودفن بسفح جبل قاسيون وما يزال قبره معروفا هناك رحمه الله تعالى انتهى الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو سنتين وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام النووي يحيى بن شرف الحوراني هو الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة ولد سنة 631 في بلدة نوا من حوران وقدم دمشق سنة ستمائة وتسعة وأربعين فسكن في المدرسة الرواحية يتناول خبز المدرسة قال وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد النووي يقرأ كل يوم اثني عشر درسا مع الضبط والتعليق ذكر تلميذه شيخنا أبو الحسن بن عطار ان الشيخ محي الدين ذكر له انه كان يقرا كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط في علم الفقه ودرسا في المهذب في الفقه ايضا ودرسا في الجمع بين الصحيحين في علم الحديث ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في علم النحو ودرسا في اصلاح المنطق في علم اللغة، ودرسا في التصريف ودرسا في اصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين ودرسا في النحو قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وقتي النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة قال أبو الحسن ابن العطار ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى في الطريق يكذر أو يطالع وأنه دام على هذا ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد عشاء الآخرة ويشرب شربة واحدة عند السحر ويمتنع من أكل الفواكه والخيار ويقول أخاف أن يرطد جسمي ويجلب لي النوم ولم يتزوج تقشف النووي وتخشنه في مطعمه وملبسه وعيشه ولازم الاستغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها ملبسه ثوب خام وعمامته سختيانية صغيرة وتوفي سنة 676 رحمه الله تعالى فكانت حياته خمسة وأربعين سنة وترك من المؤلفات الكثيرة العظيمة ما قسموه على أيام حياته فكان لكل يوم فيها أربعة كراريس الطبيب بن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت ومن العلماء الكبار والأطباء الأفذاذ النبغة الأخيار الذين حافظوا على الوقت واللحظات وتسجيل الأفكار والخطرات في أغرب الأوقات والساعات شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم المصري جاء في ترجمته في روضات الجنات نقلا عن الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ما أقطف منه ما يلي الإمام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين ابن النفيس علي بن أبي حزم القرشي نسبة إلى بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر المولود بدمشق في حدود سنة 610 والمتوفى بالقاهرة سنة 687 رحمه الله تعالى كان إماما في علم الطب أوحد لا يضاهى في ذلك ولا يدان استحضارا ولا استنباطا وله في الطب التصانيف الفائقة والتواليف الرائقة صنف كتاب الشامل في الطب وتدل فهرسة هذا الكتاب على أنه يكون في سلاثمائة سفر ذكر ذلك بعض أصحابه وبيض منها ثمانين سفر وألف كتاب المهذب في الكحل وشرح القانون لابن سينا في عدة أسفار وغير ذلك في الطب هامش انظر أسماء كتبه ومؤلفاته ومواضع الموجود منها من كتاب ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب تأليف الدكتور بولغ اليونجي طبعته وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت بمطبعة حكومة الكويت دون تاريخ وانظر لكشف ابن النفيس الدورة الدموية كتاب الطبيب العربي ابن النفيس للدكتور سلمان قطاية طبع بيروت سنة 1984 ضمن سلسلة عنوانها أعلام الطب العربي والكتاب المذكور هو أول السلسلة نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت انتهى الهامش وله معرفة بالمنطق وصنف فيه مختصرا وشرح كتاب الهداية لابن سينا في المنطق وصنف ايضا في اصول الفقه والفقه والعربية والحديث وعلم البيان وغير ذلك وشرح من اول التنبيه لابي اسحاق الشيرازي في, في فروع الشافعية من اوله الى باب السهو شرحا حسنا وكان قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة وقال الامام برهان الدين ابراهيم الرشيدي كان العلاء بن النفيس اذا اراد التصنيف توضع له الاقلام مبرية ويدير وجهه الى الحائط ويأخذ في التصنيف املاء من خاطره ويكتب مثل السيل اذا حضر فاذا كل القلم وحفي رما به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم وكان يكتب إذا صنف من صدره من غير مراجعة حالة التصنيف مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتى الفجر وقال السديد الدمياطي الحكيم بالقاهرة وكان من تلاميذه اجتمع ليلة هو والقاضي جمال الدين ابن واصل وأنا نائم عندهما فلما فرغ من صلاة العشاء الآخرة شرع في البحث وانتقل من علم إلى علم والشيخ علاء الدين في كل ذلك يبحث برياضه ودون انزعاج وأما القاضي جمال الدين فإنه كان ينزعج ويعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ عروق رقبته ولم يزال كذلك إلى أن أسفر الصبح فلما انفصل الحال قال القاضي جمال الدين يا شيخ علاء أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد أما أنت فعندك خزائن علوم تسجيل ابن النفيس بعض مباحث الطب أثناء استحمامه وقال آخر دخل الشيخ علاء الدين مرة إلى الحمام التي في باب الزهومة فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى مسلخ الحمام وهو موضع نزع الثياب وخلعها واستدعى بدوات وقلم وورق وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن أنهاها ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله وكان ذا مروءه وكان لا يحجب نفسه عن الإفادة ليلا ولا نهارا وكان يحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراء ومهذب الدين بن أبي خليفه رئيس الأطباء وشرف الدين الصغير وأكابر الأطباء ويجلس الناس على طبقاتهم وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تخرج الأطباء بمصر والقاهرة وكان قد ابتنا فيها دارا وفرشها بالرخام حتى إيوانها وفي علته التي توفي فيها أشار عليه بعض أصدقائه الأطباء بتناول شيء من الخمر إذ كانت علته تناسب أن يتداوى بها على ما زعموا فابى أن يتناول شيئا من ذلك وقال لا القى الله تعالى وفي باطني شيء من الخمر ولم يكن متزوجا ووقف داره هذه وكتبه وأمواله على البيمارستان المنصوري هامش لفظ بيمارستان مركب من كلمتين فارسيتين بيمار بمعنى مريض وستان بمعنى محل أو دار ومعناه دار المرضى ويقال له الآن المستشفى هذا وفاتني ذكر الطبيب ابن النفيس في كتابي العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج وسادرجه فيه إن شاء الله تعالى انتهى الهامش ابن النفيس كاشف الدورة الدموية قبل سبعة قرون. وبالجملة كان إماما عظيما وكان كثير من الأفاضل يقولون هو ابن سين الثاني انتهى ولا تنسى أن ابن النفيس هو كاشف الدورة الدموية في البدن منذ أكثر من سبعة قرون. ذلك الكشف العظيم الهائل في عالم الطب قال عبد الفتاح أي المؤلف وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في الطب وغيره يتواضع فيصف نفسه في إجازاته للمستفيدين والمتخلجين به باسم المتطبب وهو إمام الطب والأطباء في عصره كما تراه في نموذج من خطه الجميل المصور في ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي الشيخ ابن تيمية ترك تآليف لا يمكن حصرها بكسب الوقت وأعجب من ذلك حال شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي المولود سنة 661 وواحد وستين والمتوفى سنة سبعمائة رحمه الله تعالى عن 57 وخمسين سنة وعن نحو 500 مجلد تأليفا كان لا يمكن أن يفوت من وقته ساعة دون تعليم أو تأليف أو عبادة حتى بلغت مؤلفاته المئات بل لم يمكن حصرها للمتتبعين حتى ولا للشيخ نفسه رحمه الله تعالى جاء في ترجمته عند ابن شاكر الكتب في فوات الوفيات إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلد قال الذهبي وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلد انتهى وقد ألف تلميذه الإمام ابن القيم في أسماء كتبه رسالة بلغت صفحاتها إثنتين وعشرين صفحة وذكر فيها ما يقارب ثلاثمائة وخمسين بين كتاب كبير ورسالة وقاعدة وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الحادية والستون من فوائد الذكر أنه يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسه في جمعة وأكثر انتهى والصحيح في عدد تاليف الشيخ ابن تيمية ما قاله الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وأما تصانيفه فقد امتلأت بها الأمصار وجاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرها انتهى هذا أيها القارئ الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته قال العارفون به لا يمكن حصر مؤلفاته وهو كذلك الشيخ ابن تيمية يطالع ويقرر العلم حال مرضه وسفره قلت وسبب هذا السراء العجيب في التاليف أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان لا ينفك عن المطالعة والكلام في العلم وتقريره في حال حضره وسفره وصحته ومرضه قالت تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين وحدثني شيخنا ابن تيمية قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض فقال بلى فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة فقال هذا خارج عن علاجنا الشمس الأصبهاني يقلل طعامه لألا يضيع الزمان بدخوله وخروجه وجاء في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر والبدر الطالع للشوكاني في ترجمة الإمام العلامة شمس الدين أب السناء الأصبهاني محمود بن عبد الرحمن بن احمد الشافعي الاصولي الفقيه المفسر المولود باصفهان سنه 674 المتوفى بالقاهره سنه 749 رحمه الله تعالى ما يلي هامش ووقع في البدر الطالع للشوكاني قلب في تاريخ وفاته فارخه بقوله ومات سنه 94 و700 بالطاعون العام انتهى وهو خطأ صرف وصوابه كما أثبته سنة سبعمائة وتسعة وأربعين كما أرخه غير واحد ومنهم متاج السبكي تلميذه في طبقات الشافعية الكبرى قال صاحب كتاب روضات الجنات في ترجمته ومرادهم بالأصبهاني عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين هو هذا الرجل وإن كان قد يطلق على جماعة أخرى وعلى لقيب هذا الرجل شمس الدين محمد بن محمود ابن محمد بن عبد الكافي الأصولي الأصبهاني الشارح لمحصول فخر الدين الرازي ولد بأصبهان سنة 616 عشر ومات بالقاهرة سنة 678 قلت أن يقول المؤلف وهذا العالم الاصفهاني محمد بن محمود هو صاحب العقيدة الاصفهانيه التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وطبعت في آخر المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى انتهى الهامش اشتغل في بلاده أي الأصبهاني ومهر وتقدم في الفنون وقدم دمشق بعد زيارة القدس في صفر سنة 725 فبهرت أهلها فضائله وسمع كلامه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه قال مرة اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله ثم انتقل إلى القاهرة وفيها توفي ومما يحكى عنه من حرصه على العلم وشحه بضياع أوقاته أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثيرا من الأكل لألا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان انتهى فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا الإمام الجليل وما غلاء الوقت عنده إلا من غلاء العلم فلله دره ما أبصره الشوكاني بلغ دروسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا وقال العلامة القاضي الشوكاني محمد بن علي المفسر المحدث الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف المولود سنة 1173 ببلدة شوكان في اليمن والمتوفى سنة 1250 رحمه الله تعالى يقول في ترجمته لنفسه في كتابه البدر الطالع متحدثا عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الغائب تواضعا منه يقول وكان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته واستمر على ذلك مده ثم إنه فرغ نفسه من التلقي عن شيوخه لإفادة الطلبة فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس في فنون متعددة واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض انتهى وقد كان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته قائما بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنة ثم ولي قضاء صنعاء في سنة 1229 إلى وفاته 21 سنة ومات رحمه الله تعالى وله 114 مؤلف سمى هو كثيرا منها في ترجمته الآلسي ألف تفسيره بالليل ويدرس بالنهار 13 درسا وكان الإمام المفسر الآلوسي أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي مفتي بغداد وخاتمة المفسرين المولود سنة 1217 والمتوفى سنة 1270 رحمه الله تعالى كان حريصا على أن يزيد علمه في كل لحظه لا يفتر عن اكتساب الفوائد وقت واقتناص الشوارد فكان نهاره للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد أو جليس ويكتب بأواخر الليل ورقات من تفسيره فيعطيها صباح اليوم التالي للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبييضا إلا في عشر ساعات وكان يدرس في اليوم 24 درسا كذا وكان أيام اشتغاله بالتفسير والافتاء يدرس في اليوم 13 درسا في كتب مطولة وكان يؤلف حتى في مرضه الأثير وتفسيره أعجوبة فريدة لدى العلماء من بين التفسير وكفاه به امامه وفضلا وعلما وقد ألفه في الليل كما علمت وقد قيل وبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب وقال الإمام الأديب أبو هلال العسكري وساهر الليل في الحاجات نائمه وواهب المال عند المجد كاسبه وقال الفقعسي الحماسي كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه وقال ابن نباتة السعدي اعاذلتي على اتعاب نفسي ورعي في الدجا روض السهادي إذا شام الفتى برق المعالي فأهوى نفائة طيب الرقادي وقال غيره يهوى الدياجي إذ المغرور أغفلها كأن شهب الدياجي أعين النجلو عبد الحي اللكنوي مات عن تسعة وثلاثين سنة وجاوزت مؤلفاته مئة وعشرة ولا نبعد بعيدا فهذا الامام عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفى من نحو مئة سنة عام 1304 عن تسعة وثلاثين سنة من العمر فاتزادت مؤلفاته على مئة وعشرة كتب ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في صفحات وكل كتبه في المباحثات المفيدة والمشكلات العصيبة حكيم الأمة التهانوي زادت مؤلفاته على الألف وهذا شيخ الهند مولانا حكيم الأمة أشرف علي التهانوي المتوفى من نحو أربعين سنة عام 1362 عن واحد وثمانين سنة قد زادت تآليفه على ألف مؤلف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكل ذلك بحفظ الوقت وإنما يعرف قيمة الوقت والزمن النوادر الموفقون فيأتون في أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من التآليف الكثيرة تآليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات وأذكر هنا كلمة لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوسر رحمه الله تعالى تعرض فيها لبيان جملة من التفاسير الكبيرة الضخمة للقرآن الكريم خاصة دون سائر العلوم تدل بضخامتها على اهتمام أصحابها بالعلم ومحافظتهم على الوقت فتمكنوا من التاليف الكبيرة بحيث يدهش الإنسان لسماع أخبارها فضلا عن رؤية زواتها وكم لله في خلقه من عجائب قال شيخنا في كتابه مقالات الكوسري وهو يتحدث عن بعض الجوانب التي خدم بها القرآن الكريم يقول بعض المؤلفات الكبار الضخام للسابقين في التفسير وعلومه يقول وما ألفه أهل العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن الكريم مما لا يكاد يحصيه العد على اختلاف مسالكهم في العناية بالزواية أو الدراية وفنون الأفنان من علوم القرآن وعلى تفاوت أذواقهم ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من مزايا القرآن المجيد وأرجو القارئ الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء هذه الأمة في هذا الصدد مما يكون نموذجا لمساعيهم الجبارة في مضمار تدوين المؤلفات فها هو تفسير الإمام أبي الحسن الأشعري المسمى بالمختزن في سبعين مجلدا على ما يذكره المقريزي في الخطط وتفسير القاضي عبد الجبار الهمذاني المسمى المحيط في مئة سفر وتفسير ابي يوسف عبد السلام القزويني المسمى حدائق ذات بهجة اقل ما يقال فيه انه في مئة مجلد وكان مؤلفه وقفه وجعل مقره مسجد الامام ابي حنيفة ببغداد ثم صار في عداد الكتب التي ضاعت في اثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد إلا أني سمعت من أحد أدباء الهندي أنه رأى قطعة منه في أحد فهارس الخزانات وللحافظ ابن شاهين تفسير في ألف جزء حديثي وللقاضي أبي بكر بن العربي أنوار الفجر في التفسير في نحو ثمانين ألف ورقة والمعروف أنه موجود في بلادنا أي في مكتبات اسطنبول وتركيا إلا أني لم أظفر به مع طول بحثي عنه ولابن النقيب المقدسي أحد مشايخ أبي حيان تفسير يقارب مئة مجلد يوجد بعض مجلدات منه في خزانات اسطنبول، ويوجد من تلك التفاسير بعض مجلدات في بعض الخزانات فيما أعلم وأما أضخم تفسير تام يوجد اليوم على ما نعلم فهو تفسير فتح المنان المدعو بالتفسير العلامي المنسوب إلى العلامة قطب الدين الشيرازي وهو في أربعين مجلدا فالمجلد الأول منه موجود بدار الكتب المصرية وبه تظهر خطته في التفسير وفي مكتبتي محمد أسعد وعلي باشا حكيم أغلو في اسطنبول من مجلداته ما يتم بها نسخة كاملة وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد في التفسير كما في المنهل الصافي ولعلماء هذه الأمة تفاسير لا تحصى سوى ما تقدم على اختلاف مسالكهم ولهم أيضا مثل هذه الخدمة المشكورة في تدوين السنن الشارحة للكتاب المبينة لوجوه الإجمال فيه انتهى الآئمة المكثرون من التآليف وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالى تعرض في كتابه العجاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري إلى المكثرين من التأليف فذكر منهم ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما واقطف من كلامه ما يلي وفيه بعض التكرار لما ذكرته فيما سبق ولا يضر قال ابن جرير اعظم مؤلف في الاسلام كسرة تأليف وحسن تصنيف احرز الامام ابن جرير الطبري قصب السبق في التصنيف هامش القصب اسم جنس والمراد به هنا القصب الفارغ الجوف ذو الأنابيب والكعوب في ساقه يزرع في الأرض الكثيرة المياه وعلى شطوط الأنهار والمفرد منه قصبة وقالت العرب للسابق أحرز قصب السبق أو أحرز القصبة وذلك أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن سبق إليها اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من غير نزاع والفرس المبرز الذي يسبق الخيل في الحلبة يقال له المقصب كمحدث أي السابق ويقال للمراهن إذا فاز أحرز قصب السبق ويقال فلان حاز قصب السبق أي استولى على الأمد والغاية ويقال إن الغاية التي يسبق إليها السابق كانت تذرع بالقصبة وتركز تلك القصبة عند منتهى الغاية فمن سبق إليها حازها واستحق الخطر أي الرهن والجعل المرصود للسابق انتهى ملخصا من أساس البلاغة ولسان العرب وتاج العروس انتهى الهامش أحرز الإمام ابن جرير الطبري قصب السبق في التصنيف كثرة في إتقان مع عموم النفع وقد خلف في مصنفاته ما يقرب من ثلاثمائة ألف ورقة وخمسين ألف ورقة وهذه أغنى التركات العلمية فيما بلغنا فتبارك الله أحسن الخالقين فبذلك حاز المعلى والرقيب هامش أي حاز الفضل كله والمعلى والرقيب سهمان من سهام الميسر وقداحه التي كانت عند العرب في الجاهلية لهما نصيب وافر فلذلك يضرب بهما المثل فيقال لمن بلغ الغاية في الشيء حاز المعلى والرقيب قال الزبيدي في تاج العروس في رقب ذكر شيخنا هو الإمام اللغوي الفذ أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي المتولد بفاس سنة 1110 والمتوفى بالمدينة المنورة سنة 1170 فيما كتبه على القاموس رحمه الله تعالى قداح الميسر عشرة سبعة منها لها انصباء وثلاثة لا انصباء ولا غنم لها إنما جعلوها للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاء التهمة فذوات الانصباء اولها الفذ وفيه فرضه واحدة وله نصيب واحد والثاني التوام وفيه فرضتان وله نصيبان والثالث الرقيب وله ثلاث فرض وله ثلاثه انصباء والرابع الحلس وفيه اربع فرض وله اربعه انصباء والخامس النافس وفيه خمس فرض وله خمسة انصباء والسادس المسبل وفيه ست فرض وله ستة أنصباء والسابع المعلى وهو اعلاها وفيه سبع فرد وله سبعة أنصباء وهذه الأنصباء لهذه الأسهم عند فوزها أما عند خسارها فعلى كل سهم منها من الغرم مثل ما له وأما التي لا سهم لها ولا غن ولا عليها غرم فهي السفيح والمنيح والوغد انتهى الهامش نعود إلى الكلام عن جرير الطبري وكسرة مؤلفاته فبذلك حاز المعلى والرقيب فلم يكن أحد من المتقدمين يبلغ مداه في الكسرة مع الإتقان وعموم النفع لوقتنا هذا فلم يتفق هذا لغيره فيما أظن فيصح أن يقال إنه أعظم مؤلف في الإسلام الباق اللاني لا ينام حتى يكتب خمسا وثلاثين ورقة تأليفا وفي الديباج المذهب أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباق اللاني كان ورده كل ليلة عشرين ترويحة ولا ينام حتى يكتب خمسا وثلاثين ورقة من حفظه كسرة تأليف ابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن شاهين وترك ابن أبي الدنيا ألف تأليف وابن عساكر ألف تاريخه في ثمانين مجلدا وقال السيوطي منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفا منها التفسير في ألف جزء والمسند خمسة عشر مئة أي ألف جزء قال السيوطي وهذا من بركات طي الزمان كالمكان ومن وراسة الإسراء وليلة القدر نقله في المنح البادية كسرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي وقد ترك الإمام أبو محمد علي بن حزم أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة وألف الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عدة كتب في الفقه والحديث والتاريخ منها كتابه المسند في ألف جزء ذكره في الطبقات السبكية كثرة مؤلفات الحاكم النيسابوري وأنف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين ما يبلغ 1500 جزء منها تخريج الصحيحين والعلل والامال وفوائد الشيوخ وتاريخ نيسابور وغيرها كثرة مؤلفات أبو الحسن الأشعري وبلغت كتب الإمام أبي الحسن الأشعري خمسين كتابا بين صغير وكبير وأكثرها في الرد على الطوائف الضالة وهذا من أصعب شيء في التأليف يحتاج إلى زمن كثير كسرة مؤلفات ابن تيمية وابن القيم والبيهقي وألف تقي الدين ابن تيمية ثلاثمائة مؤلف في فنون مختلفة ضمن نحو خمسمائة مجلد وتلميذه ابن قيم الجوزية نحو الخمسين مجلدا بين ضخم ولطيف وألف الإمام البيهقي ألف جزء كلها تآلف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد وأقام يصوم ثلاثين سنة كثرة مؤلفات محمد بن سحنون المالكي وترك محمد بن سحنون الإفريقي الشهير كتابه الكبير في مئة جزء في الفقه والسير والتاريخ وفنون من العلم وكتاب أحكام القرآن أيضا وغيره من الكتب كثرة مؤلفات أبي بكر بن العربي المعافري وألف الإمام أبو بكر بن العربي المعافري دفين فاس ألف تفسيره الكبير في ثمانين جزءا وله تاليف أخرى كشرح الترمذي والموطأ وأحكام القرآن الكبرى والصغرى والقواصم والعواصم والمحصول في الأصول كلها تصانيف من أعلى طبقه وهذا غريب الوجود كثرة مؤلفات أبي جعفر الطحاوي وألف الإمام أبو جعفر الطحاوي تآليف كثيرة وكتب في مسألة واحدة وهي هل كان حجه عليه الصلاة والسلام بقران أو إفراد أو تمتع ألف ورقة وكم لهذا من نظير في علماء الإسلام كثرة مؤلفات أبي عبيدة وابن سريج وابن حبيب الأندلسي وقد بلغت تآلف أبي عبيدة معمر بن المسنى مئتين في علوم مختلفة وبلغت مؤلفات ابن سريج أربعة مئة والقاضي الفاضل مئة واحدة وبلغت مؤلفات عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس ألف كتاب ذكره في نفح الطيب كبر تواليف جملة من العلماء السابقين وكانت تواليفهم تحوي مجلدات فكتاب مرآة الزمان في التاريخ لسبط بن الجوزي أربعون مجلدا وتاريخ بغداد للخطيب أربعة عشر مجلدا والأغاني عشرون مجلدا وكامل بن الأثير إثني عشر مجلدا وشرح النبات لأبي حنيفة الدينوري بلغ ستين مجلدا وبلغ التأليف يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب مائتين وواحد وثلاثين كتاب بل تزيد على ثلاثمائة كتاب في الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة لكن مجلداتهم تختلف من عشر ورقات إلى مئة هذا مع صعوبة نيل مواد الكتابة في تلك الأزمان كثرة مؤلفات بعض المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين أما المتأخرون فتوفرت المواد لديهم ومع ذلك لم يبلغ مبلغ من تقدم مثل الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري والإصابة وغيرهما والذهبي وكالسيوطي الذي نافت تاليفه على أربع فان فإن جلها صغير الحجم إلى الورقة والورقتين وأكثر منه الشيخ أبو الفيضي محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي الهندي المولد والمنشأ نزيل مصر وكثى شرح القاموس وشرح الإحياء دليلا على ذلك وقد عم نفعهما ووقع إقبال العالم الإسلامي عليهما مع تحرير وإتقان انتهى كلام العلامة الحجوي باختصار قال عبد الفتاح أي مؤلف الكتاب هذه كلمة عجلة بشأن المكثرين من التأليف غير محررة ولا مستوفاه كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى استطرادا دون تتبع واستقراء بمناسبة ذكره كثرة مؤلفات الامام ابن جرير الطبري مراعاة حفظ الوقت تطيل الاعمار وتكثر الاثار والذي دعاني الى ايرادها بيان هذا السيل الضخم من التآليف الكثيرة المدهشة كيف كتبت ومتى تجمعت انما كان ذلك كله بمراعاة الوقت وكسبه واهتباله دون أن تضيع منه ساعة أو سويعة وبالحفاظ على الوقت تزخر الآثار وتطول الأعمار ويبارك الله تعالى في الأزمان الوجيزة والأعمار القصيرة والله يؤتي فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم هامش قلت أن يقول المؤلف وحذار أن تظن مما ذكرت لك من ضخامة المصنفات وكسرة المؤلفات لأولئك العلماء الكبار أنهم اعلم من العلماء السابقين والسلف المتقدمين فهذا ظن خاطئ فليست كثرة المؤلفات ولا ضخامة المصنفات وما فيها من الكلام الطويل الكثير معيارا لأعلمية هؤلاء وتقدمهم بالعلم على من سبقهم فالسلف أعلم بشرع الله ودينه من الخلف ولكن الكلام في السلف قليل وفي الخلف كثير وهذا الذي قد يغر بذلك كلمات طائفة من التابعين في اعلاميه السلف من الخلف أولا قال مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل وشيخ القراء والمفسرين الحافظ المحدث الإمام الفقيه العابد المولود سنة واحد وعشرين والمتوفى سنة مئة وأربعة رحمه الله تعالى يقول ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون وما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب في من كان قبلكم من التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة وهو مخطوط ثانيا وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي التابعي الجليل والإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق أحد الثقات الزهاد والعلماء العباد المتوفى بحدود سنة 120 رحمه الله تعالى يقول زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل وجاهلكم مغتر من كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك ثالثا وقال حمد بن زيد قيل لأيوب السختياني البصري التابعي الجليل والحافظ الإمام أحد الأعلام سيد الفقهاء والعلماء المولود سنة 68 والمتوفى سنة 131 رحمه الله تعالى العلم اليوم أكثر أم أقل قال الكلام اليوم اكثر والعلم كان قبل اليوم اكثر من المعرفة والتاريخ للفسوي رابعا وقال ابو عمرو بن العلاء البصري التابعي الجليل المولود سنة سبعين والمتوفى سنة مئة وخمسين رحمه الله تعالى احد القراء السبعة واعلم اهل عصره بالقرآن والقراءات والعربية والادب والشعر والنحو وكانت كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء الذين خالطهم ولقيهم قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال من كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي يقول المؤلف فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعة من بلدان متباعدة وفي أزمان مختلفة قد اتفقت عبارتهم على مضمون واحد هو اعلاميه السلف السابقين على مثلهم السلف الخالفين فكيف من تأخر زمانهم عنهم قليلا أو كثيرا فالبون بينهم شديد وكبير وإن كانوا أئمة كبارا وقد نبه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار ولولا طول كلامهم وضيق المقام لنقلت كلام عدة من الأئمة في هذا الموضوع وأكتفي هنا بنقل جمل من كلام الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي المولود سنة 736، والمتوفى سنة 795، رحمه الله تعالى فقد قال في كتابه النفيس فضل علم السلف على الخلف قال ما يلي: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا أي بكثره الكلام فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن سابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الذواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصله للمقاصد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال وقد ابتلينا بجهله من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كانوا هم أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة ايضا فان هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهى باختصار وإجاز. وكلامه في هذا الموضوع طويل لا يتسع المقام لاستيفائه هنا انتهى الهامش وأختم حديثي عن العلماء المراعين للأوقات الحافظين للحظات المستفيدين المانحين أطيب السمرات بإراد ترجمة مختصرة للحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي فقد جاء فيها ما يحلق العزائم ويوقظ النائم فأقول ضخامة ما قدمه الحافظ بن عساكر للمكتبة الإسلامية كان الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي علي بن الحسن المولود بدمشق سنة 499 والمتوفى بها سنة 571 رحمه الله تعالى كان يحافظ على اللحظات من وقته فجاد على المكتبة الإسلامية بتاليف تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها وقد كتبها وحده وألفها بيده وقلمه وحررها وحققها وجمع أصولها وانتخب منها ونسقها ورتبها وأخرجها للناس آية باقية ناطقة بأنه كان أعجوبة الأعاجيب في سعة الحفظ ووفرة المعرفة ونفاذ الهمة في القدرة على التأليف وكسرة المصنفات المدهشة وأسوق هنا طرفا وجيزا من ترجمته عن ثلاث كتب مقتصرا منها على ما يتعلق بكثرة التطواف ووفرة المؤلفات وشدة الحفاظ على الأوقات واللحظات اولا قال المؤرخ القاضي ابن خلكان كان في وفيات الأعيان في ترجمته أي في ترجمة ابن عساكر كان محدث الشام في وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره ورحل وطوف وجاب البلاد ولقي المشايخ وكان رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني في الرحلة وقد بلغ تعداد شيوخ السمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة آلاف شيخ وكان حافظا دينا جمع بين المتون والأسانيد سمع ببغداد ثم رجع إلى دمشق ثم رحل إلى خراسان ودخل نيسابور وهراه وأصبهان والجبال وصنف التصانيف المفيدة وخرج التخاريج وكان حسن الكلام على الأحاديث محظوظا في الجمع والتأليف صنف التاريخ لدمشق في ثمانين مجلدا أتى فيه بالعجائب وهو على نسق تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من حيث شرطه في من ذكرهم فيه ولكنه أضعافه حجما واتساعا وشمولا وإفادات متنوعة قال لي شيخنا الحافظ العلامة الزكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري حافظ مصر وقد جرى ذكر هذا التاريخ وأخرج لي منه مجلدا وطال الحديث في أمره واستعظامه ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه وشرع في الجمع من ذلك الوقت وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبه هامش وقع لفظ التنبه محرفا إلى التنبيه في وفيات الأعيان من طبعة مصر الميمنية سنة 1310 وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان عباس والمراد بالاشتغال في لغة أهل القرن الخامس وما بعده قيام العالم بالتدريس أو التحديث والمراد بالتنبه حصول نباهة الذكر والشهرة الناشئ عنها قصد الناس والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادة وفي هذا وذاك مشغلة كبيرة يصعب معها تفرغ العالم للتأليف والتحقيق والإنتاج الكثير والحافظ ابن عساكر قد اشتغل ونبه ذكره في الآثاق ومع هذا جاء بتآليف خصبة وكثيرة أوسع من العمر الذي عاشه وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت واللحظات فلله دره ما أمضى عزيمته وما أشد جلده وشوقه للعلم وما أقواه على الدخول فيما يريد حين يريد وكما يريد رحمة الله تعالى عليه انتهى الهامش نتابع كلام ابن ثلكان المتعلق بتاريخ ابن عساكر يقول ولقد قال الحق ومن وقف عليه عرف حقية هذا القول ومتى يتسع للإنسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذي ظهر أي من التاريخ هو الذي اختاره وما صح له هذا إلا بعد مسودات ما كاد ينضبط حصرها وله غيره توالف حسنة وأجزاء ممتعة انتهى كلام القاضي ابن خلكان وقد زادت مؤلفات الحافظ أبي القاسم بن عساكر على خمسين كتابة أحدها تاريخ مدينة دمشق في ثمانين مجلدا كما سبق ذكره علو همة ابن عساكر وسعة طوافه بلدان الاسلام ثانيا وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته الامام الحافظ الكبير محدث الشام فخر الائمه ابو القاسم ابن عساكر صاحب التصانيف والتاريخ الكبير ولد في اول سنة اربعمائة وتسعة وتسعين وسمع في سنة خمسمائة وخمسة باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله فسمع إلى أن قال بدمشق ورحل في سنة عشرين فسمع إلى أن قال ببغداد إلى أن قال وبمكه إلى أن قال وبالكوفة وبنيسابور وبأصبهان وبمرو إلى أن قال وبهراه وعمل الأربعين البلدانية وهي اربعين حديثا من اربعين شيخا من اربعين بلدا وعدد شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ ونيف وثمانون امرأة وحدث عنه خلق كثير ومنهم صاحبه في الرحلة أبو سعد السمعاني ثم عدد الذهبي تواليفه فبلغت نحو خمسين كتابا واملا في أبواب العلم أربعمائة مجلس وثمانية وكل إملاء مجلس منها بمثابة تأليف قال ولده المحدث بهاء الدين القاسم كان أبي رحمه الله مواظبا على الجماعة والتلاوة يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم ويعتكف في المنارة الشرقية من جامع دمشق وكان كثير النوافل والأذكار ويحيي ليلة النصف من شعبان والعيدين بالصلاة والذكر وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب لم يشتغل منذ أربعين سنة أي منذ أذن له شيوخه بالروايه والتحديث إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته وخلواته قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني ما كان يسمى أبو القاسم بن عساكر في بغداد إلا شعلة نار من ذكائه وتوقده وحسن إدراكه وقال أبو المواهب بن صصرى قلت له هل سيدنا رأى مثل نفسه؟ قال لا تقل هذا قال الله تعالى لا تزكوا أنفسكم هامش من سورة النجم الآية الثانية والثلاثون ولفظ الآية بما قبلها وبعدها فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى انتهى الهامش قلت فقد قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فقال لو قال قائل إن عيني لم تر مثلي لصدق ثم قال أبو المواهب وأنا أقول لم أر مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر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 انقطاع ابن عساكر للعلم وكسرة شيوخه وشيخاته وقوة اتقانه ثالثا وقال الامام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمته الامام الجليل حافظ الامة ابو القاسم ابن عساكر ولا نعلم احدا من جدوده يسمى عساكر وانما هو اشتهر بذلك وهو ناصر السنة وخادمها امام اهل الحديث في زمانه وختام الجهابذة الحفاظ محط لحال الطالبين جمع نفسه على اشتات العلوم لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبين له وهما منتهى أربه حفظ لا تغيب عنه شاردة وضبط استوت لديه الطريفة والتالدة وإتقان ساوى به من سبقه ان لم يكن فاقه وسعه علم اسرى بها وترك الناس كلهم بين يديه ذوي فاقه سمع خلائق وعدة شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ ومن النساء بضع وثمانون امرأة وارتحل إلى العراق ومكة والمدينة وارتحل إلى بلاد العجم فسمع بأصبهان ونيسابور ومر وتبريز وميهنه ويبهق وخسر جرد وبسطام ودامغان والذي وزنجان وهمذان باذ وجي وهراه وبون وبغ وبوشنج وسرخص ونوقان وسنان وابهر ومرند وخوي وجرباذقان ومشكان وروذ روار وحلوان وأرجيش وسمع بالأنبار والرافقة والرحبة وماردين وماكسين وغيرها من البلاد الكثيرة والمدن الشاسعه والأقاليم المتفذقة لا ينفك نائي الدار يعمل مطيه في أقاص القفار وحيدا لا يصحبه إلا تقن اتخذه أنيسة وعزم لا يرى غير بلوغ المآرب درجة نفيسة وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي ما نعرف من يستحق هذا اللقب اليوم سواه يعني لقب الحافظ وقال ابن النجار هو إمام المحدثين في وقته ومن انتهت إليه زياسة في الحفظ والإتقان والمعرفة التامة بعلوم الحديث والثقة والنبل وحسن التصنيف والتجويد وبه ختم هذا الشأن. قال ابن النجار: وسمعت شيخنا عبد الوهاب ابن الأمين يقول: كنت يوما مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد ابن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأ عليه شيئا. وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده وضاق صدره فقال له ابن عساكر ما الجزء الذي هو سماعه فقال كتاب البعث والنشور لابن ابي داود سمعه من ابي نصر الزينبي فقال له لا تحزن وقرأه عليه من حفظه او بعضه قال ابن النجار الشك من شيخنا وقال فيه الشيخ محي الدين النووي ومن خطه نقلت هو حافظ الشام بل هو حافظ الدنيا الامام مطلقا الثقه السبت تأخر مسموعات ابن عساكر عليه وقلقه عليها حتى وصلت وحكى ولده الحافظ ابو محمد القاسم قال كان ابي قد سمع كتبا كثيرة لم يحصل منها نسخا اعتمادا منه على نسخ رفيقه الحافظ أبي علي بن الوزير وكان ما حصله ابن الوزير لا يحصله أبي وما حصله أبي لا يحصله ابن الوزير فسمعته ليلة من الليالي وهو يتحدث مع صاحب له في ضوء القمر في الجامع فقال رحلت وما كأني رحلت وحصلت وما كأني حصلت كنت أحسب أن رفيق بن الوزير يقدم بالكتب التي سمعتها مثل صحيح البخاري ومسلم وكتب البيهقي وعوالي الأجزاء فاتفقت سكناه بمر وإقامته بها وكنت أؤمل وصول رفيق آخر يقال له يوسف بن فارو الجياني ووصول رفيقنا بالحسن الحسن المرادي فإنه يقول لي ربما وصلت إلى دمشق وتوجهت منها إلى بلدي الأندلس وما أرى واحدا منهم جاء إلى دمشق فلا بد من الرحلة ثالثا وتحصيل الكتب الكبار والمهمات من الأجزاء والعوالي فلم يمض إلا أيام يسيرة حتى جاء إنسان من أصحابه إليه ودق عليه الباب وقال هذا أبو الحسن المرادي قد جاء فنزل أبي إليه وتلقاه وأنزله في منزله وقدم علينا بأربعة اسفاط مملوءه من الكتب المسموعات ففرح أبي بذلك فرحا شديدا وشكر الله سبحانه على ما يسره له من وصول مسموعاته إليه من غير تعب وكفاه مؤنة السفر وأقبل على تلك الكتب فنسخ واستنسخ حتى أتى على مقصوده منها وكان كلما حصل على جزء منها كأنه حصل على ملك الدنيا رحمه الله تعالى ورضي عنه انتهى يقول المؤلف هذه لمعات من سيرة هذا الإمام الفذ الحافظ ابن عساكر الدمشقي وفيها ما رأيت من العجائب الغرائب والمدهشات المطربات ولولا محافظته على الأوقات واغتنامه الدقائق واللحظات ما كانت تتأتى له تلك التاليف الضخمة الجامعة الماتعة التي تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها فضلا عن تأليف مثلها فالحفاظ الحفاظ على الأوقات واللحظات فهي كنز البركات والخيرات حسن توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات ومما يحسن لفت النظر إليه في شأن الزمن أن العمل العلمي ينزل منزل منزلته من الوقت الملائم له فمن الأعمال العلمية ما يصلح له كل وقت وذهن لخفته ويسر القيام به مثل النسخ والمطالعة الخفيفة والقراءة العابرة ونحوها مما لا يحتاج إلى ذهن صاف ويقظة تامة وتفكير دقيق عميق ومن الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على الوجه الأتم إلا في الأوقات التي تصف فيها الأذهان وتنشط فيها القرائح والأفهام وتكثر فيها البركات والنفحات كساعات الأسحار والفجر والصباح وساعات هدأة الليل والفراغ التام والسكون الكامل للمكان هامش قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهدي أحد عقلاء بني آدم اصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر وقال الزمخشري في أساس البلاغة وفي كلام بعضهم إذا كان وجه السحر فاقرأ علي بابي حتى تعرف موضع رأيي قال عبد الفتاح أي مؤلف الكتاب إنما قال الخليل والزمخشري ما قالاه عن وقت السحر وفضله حين كان الفجر وما قبل الفجر هو وقت ذروة النشاط العقلي والارتياح الجسمي في حياة أولئك الناس أما اليوم فتغيرت الحال فصار هذا الوقت عند أكثر الناس أثقل الأوقات بالنوم والارتخاء وذهبت عنهم ساعات الصفاء والسكون وذهبت معها نسمات الأسحار ونفحات الأبرار وقال الإمام الأديب أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده في الباب الذي عقده بعنوان باب عمل الشعر وشحذ القريحة له يقول ما يصلح أن يستفيد منه طالب العلم لحل المعضلات وفتح المقفلات واستظهار المحفوظات قال رحمه الله تعالى ومما يجمع الفكرة استلقاء الرجل على ظهره وعلى كل حال فليس يفتح مقفل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النوم لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما يعييها وإذ هي مستريحة جديدة كأنما انشئت نشأة أخرى ولأن السحر الطف هواء وأرق نسيما وأعدل ميزانا بين الليل والنهار وإنما لم يكن العشي كالسحر وهو عديله في التوسط بين طرفي الليل والنهار لدخول الظلمة فيه على الضياء بضد دخول الضياء في السحر على الظلمة ولأن النفس فيه كالة مريضة من تعب النهار وتصرفها فيه ومحتاجة إلى قوتها من النوم متشوقة نحوه فالسحر أحسن لمن أراد أن يصنع أن يصنع الشعر أو يؤلف أو ينشئ أو يدرس المعضلات والمشكلات وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبه ذلك فالليل قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة انتهى الهامش يقول المؤلف فينبغي أن تنتهز هذه الساعات الصافية والأوقات المباركة لحل المشكلات العويصة والمعضلات الصعبة وتنقيح المسائل المتشابكة وتصويب التصحيفات والتحريفات المستعصية واستفتاح العبارات المغلقة الغامضة وحفظ النصوص المستظهرة وأمثال ذلك ذكر أفضل أوقات الحفظ وأماكنه قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وهو يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ وأجود الأماكن المساعدة عليه يقول اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها وأن للحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها فأجود الأوقات الأسحار ثم بعدها وقت انتصاف النهار وبعدها الغدوات دون العشيات وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير ولا يكثر الأكل وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل وكل موضع بعيد مما يلهي وخل القلب فيه مما يقرعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة ولا على شطوط الأنهار ولا على قوارع الطرق فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر انتهى كلام الخطيب يقول المؤلف وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر الفارابي فقد حكى القاضي ابن خلكان في ترجمته في وفيات الأعيان قال كان منفردا بنفسه لا يجالس احدا من الناس وكان مدة مقامه بدمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتمع ما أو مشتبك رياض ويؤلف هناك كتبه ويتناوبه المشتغلون عليه انتهى استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس وإنما استحب لطلبة العلم الخلوة والبعد عن الناس والضوضاء لأن الخلوة تعين على صفاء الفكر وإذا صف الفكر صح النظر والفهم في طلب المعلومات وهم يطلبون العلم من ميزان العقل وهذا الميزان في غاية اللطافة يتأثر بأدنى هوى أو شاغل فيخرج عن الاستقامة فلذا راعوا في تحصيل دقيق العلم والمسائل وصعابها الزمان والمكان ليتم لهم الفهم ويستقيم منهم التصور والحكم قال الإمام المحدث الفقيه الأديب أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المولود سنة 319، والمتوفى سنة 388 رحمه الله تعالى يقول إذا ما خلوت صفى ذهني وعارضني خواطر كطراز البرق في الظلم وإن توالى صياح الناعقين على أذني عارتني منه حكلة العجم هامش الحكلة هي العجمة وهي هنا ألا يستطيع المرء البيان عما في نفسه لتشتت ذهنه انتهى الهامش ومن العلم ما يكون خفيف العائدة قليل الفائدة تحصيله كمال وفقده ليس بنقص ونفعه قليل والحاجة إليه أقل فمثل هذا لا تصرف فيه الأوقات ولا تشغل به النفوس والأذهان فإن الاشتغال بالمفضول عائق عن الوصول إلى الفاضل والأفضل ومستهلك من الوقت ونشاط الجسم ما يقعد بالمرء عن بلوغ ما يحب ويريد قال صالح بن عبد القدوس وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهن القوي والوقت الغالي النفيس في العمل الأفضل والمحصول الأطيب ليكسب الأغنم والأمثل استحسان أن يخادع المرء نفسه عند الملل والفتور جاء في كتاب الحس على طلب العلم لأبي هلال العسكري قال ابن جرون الموصلي ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله وقال ابن المراغي ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس انتهى قلت أن يقول المؤلف يعني بهذا أن الإنسان إذا أدركه ملل أو لحقه فتور فلا يحسن به أن يستجيب له ويقف عن متابعة الدرس والتحصيل بل يعالج فتوره ويغالب ملله حتى يتغلب عليه فينقشع الفتور والملل ويأتي النشاط والانبساط. بعض ما يعالج به الملل ويطرد به النعاس والكسل ويحصل ذلك حينا بمضغ اللبان أو الخروج قليلا من المكان المسقوف إلى الفضاء والهواء أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفة أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أو الحار أو تناول شراب لطيف أو طعام خفيف أو المحادثة مع صديق أو جليس أو إنشاد شعر أو تلاوة قرآن بصوت جاهل أو تغيير هيئة الجلوس أو بالمشي أو الصعود أو تبديل الكتاب المقروء أو الموضوع أو نحو ذلك من صوارف الفتور والملل ولكل جسم صلاح ولكل نشاط مفتاح ولا يخفى ذلك على الحريصين النبهاء لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى والعلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها فاشتغل بالمهم منه فانه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم انتهى وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي وكان أحد العلماء العقلاء النبهاء والأذكياء البلغاء الشعراء وكان في صحابة الخليفة هارون الرشيد والخليفة المأمون بعده في نصيحته الغالية التي أستحسن أن أوردها بتمامها هامش قال الخطيب في تاريخ بغداد وهو من أهل المدينة قدم بغداد في زمن هارون الرشيد وأقام في صحابته وصحب المأمون بعده وكان عالما شاعرا فصيحا ولم يذكر سنة وفاته قال عبد الله بن مسلم جاء العباس بن الحسن إلى باب المأمون فنظر إليه الحاجب ثم أطرق فقال له العباس لو أذن لنا لدخلنا ولو اعتذر إلينا لقبلنا ولو صرفنا لم صرفنا فأما اللفتة بعد النظره فلا أعرفها ثم أنشد وما عن رضا كان الحمار مطيتي ولكن من يمشي سيرضى بما ركب ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيته ونصيحته الآتية وهي من أبلغ النصائح وأنفعها انتهى الهامش في نصيحته الغالية التي أستحسن أن أوددها بتمامها لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول وصية العباس العلوي في تقديم الأهم على الهام قال العباس رحمه الله تعالى اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم وأن مالك لا يغني الناس كلهم فخص به أهل الحق وأن كرامتك لا تطبق العام، أي لا تعمهم وتتسع لهم فتوخ بها أهل الفضل وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت فيهما فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك من ذلك فإنما شغلت من رأيك في غير المهم إزراء بالمهم وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريده للحق وما عمدت من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك في الحاجة انتهى هامش قلت وكثيرا ما يزين لطالب العلم ويحلو له أيام الامتحان قراءة العلم الذي ليس مطالبا به في الاختبار ويأتيه العزوف عن العلم المطالب به المهم وهذا من مرض النفس وضعف الهمة والنشاط فإن العلم المطالب به فيه تكليف وإلزام وتحمل وأداء فهو ثقيل على النفس الوانية والعلم غير المطالب به لا تكليف به فهو خفيف على النفس فليحذر العاقل الاستجابة لهوى نفسه فإن هذا من سرقة الشيطان له وانحرافه به عن الصواب والمهم والله الهادي انتهى الهامش هذه لمحات وقبسات من بيان قيمة الزمن عند أولئك العلماء والأئمة الفضلاء الذين اجتزت بذكر بعضهم عن ذكر الكثير منهم ولقد كانوا فخر الإسلام بل فخر الإنسانية أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخر وإن عظم الفخر فليس لك بعد هذا أيها القارئ الكريم أن تستغرب إذا سمعت أو قرأت أن للعالم الفلاني أكثر من مئة كتاب وأن تاليفه قد شاركت في كل علم بأوفر نصيب فإنما رد ذلك وسببه أنهم قد حفظوا الوقت وتخلوا عن الفضول والغفلة عن مضي الزمان فبادر اللحظات والدقائق والساعات فكانت لهم تلك المآثر الباقيات ذكر جملة من العلماء ألفوا خمسين مؤلفا فمئة فأكثر وقد ألف الأستاذ جميل العظم الدمشقي المتوفى سنة 1352 رحمه الله تعالى ألف كتابا أسماه عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمئة فأكثر وذكر فيه خلقا كثيرا من العلماء الذين عرفوا بكثره التأليف والمصنفات فذكر ابن جرير الطبري وابن الجوزي والنووي وابن سينا والغزالي وابن حجر العسقلاني والبدر العيني والسيوطي وابن تيميه وابن القيم وعلي القاري والمناوي وعبد الغني النابلسي وعبد الحي اللكنوي واخرين ممن زادت مؤلفات الواحد منهم على مئة كتاب او على الخمسين كتابا فاذا وقفت على تراجم هؤلاء الافاضل الاعلام وامثالهم حفزتك تراجمهم على ان تحس بقيمة الوقت والزمن فتلحق بهم ان كنت من اهل الهمم فلا تبرح من هذه الدار الا وقد خلفت من بنات الافكار ما يزيد على الثلاثين والاربعين والخمسين ويزيد الله في الخلق ما يشاء ويختص برحمته من يشاء والله واسع عليم ذكر الروافد المعينة على كسب الوقت والانتفاع به ولحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديما في أوصاف طالب العلم الذي يؤهل لتحصيل العلم ويرجى له النبوغ فيه أنه ينبغي أن يكون سريع الكتابة سريع القراءة سريع المشي هامش جاء في ذيل طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري الحنبلي عبد الله بن محمد المتوفى سنة أربعمائة وواحد وثمانين رحمه الله تعالى جاء ما يلي قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول المحدث يجب أن يكون سريع المشي سريع الكتابة سريع القراءة انتهى الهامش وسرعة مشيه ليتمكن من الطواف على الشيوخ في وقت قليل أما سرعة كتابته وقراءته فالاختصار الوقت وحفظه لاعمال أخرى وللازدياد من العلم فيه أيضا وهذه الأوصاف لا شك أنها تساعد على زيادة التزود من العلم والشيوخ بأقل مدة من الزمن والعمر وكنت زدت عليها وصفا رابعا وهو أن يكون سريع الأكل لأنه إذا لم يكن كذلك وكان بطيء الطعام طويل الغرام به فاته الوقت الذي جمعه بسرعة القراءة والكتابة والمشي بطول وقت دخول الطعام وخروجه ولم يحسن التصرف في وقته ولا عرف كيف يستفيد من امتثال النصيحة على وجهها هامش قال الامام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه اشتفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفصل السابع من الباب الثاني يقول لم تزل العرب والحكماء تتمادح أي تتفاخر بقلة الغذاء والنوم وتذم بكثرتهما لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وجالبة لأدواء الجسد وخسارة النفس أي ثقلها وعدم نشاطها وامتلاء الدماغ وقلتهما دليل على القناعة وملك النفس ومسببة للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن كما أن كثرة النوم دليل على الضعف والفسولة أي عدم الهمة في أمور الدنيا والآخرة ومسببة للكسل وقساوة القلب وغفلته وموته وتضيع العمر في غير نفع وكثرة النوم من كثرة الأكل والشرب وفي حكمة لقمان يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال سفيان الثوري بقلة الطعام يملك سهر الليل وقال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع انتهى قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسم مؤدية إلى السقم وعليكم بالقصد في كوتكم فهو أبعد من السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة وإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه انتهى الهامش. الأكل والنوم والاستراحة لطالب العلم بقدر الضرورة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم المجموع وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات انتهى أبو الوفاء ابن عقيل يقول أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي وتقدم في خبر الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي قوله رحمه الله تعالى وانا اقصر بغايه جهدي اوقات اكلي حتى اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعه او تسطير فائده لم ادركها فيه وان اجل تحصيل عند العقلاء باجماع العلماء هو الوقت فهو غنيمه تنتهز فيها الفرص فالتكاليف كثيره والاوقات خاطفه انتهى بيتان للسيوطي فيما يلزم طالب العلم لكسب الوقت ثم رأيت الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أشار إلى حاجة طالب العلم للسرعة في الأكل أيضا مع السرعة في المشي والكتابة كسبا للوقت في بيتين لطيفين قالهما وهما حدثنا شيخنا الكناني عن أبه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث. الأكل والمشي والكتابة وشيخه الكناني المشار إليه هنا هو الإمام قاضي القضاه عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلي رحمهما الله تعالى الفائت من الزمان لا يعود أبدا فعليك أيها الأخ الفاضل والفهم الذكي العاقل أن تحفظ على نفسك وقتك من أن يذهب هدرا وسدا فإن الزمان الذي تعيش فيه ظرف عابر لا يتجدد ولا يعود وقد قيل ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها فاحرص على كسب الزمن والانتفاع به بتنظيم نفسك وأعمالك وأوقاتك متعلما أو معلما أو مؤلفا أو مطالعا أو مستمعا أو قارئا تاليا أو عابدا زاكيا ولا تكن ظالم نفسك في قتل الوقت مبددا لساعات حياتك ولحظات وجودك غابنا مغبونا في عمرك تصب إلى الراحة والكسل وتزهد في الفضائل والمقام الجلل الكسل بئس الرفيق وحب الراحة يورث الندم قال الإمام المربي أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة النصيحة لولده المسمات لفتة الكبد في نصيحة الولد يقول الكسل عن الفضائل بئس الرفيق وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة فانتبه وتعب لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعه واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظه ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل وإنما تقصر الهمم في بعض الأوقات فإذا حثت صارت، وما تقف همة إلا لخساستها وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا سمو النفس إلى الفضائل والكمال عنوان شرفها ثم علم أن طلب الفضائل منها نهاية مراد المجتهدين ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل فإذا حصل رفع صاحبهما إلى المقام الأسمى فتلك الغاية المقصودة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم فينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال فإن خلقا وقفوا مع الزهد وخلقا تشاغلوا بالعلم وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل وليس كل ما يراد مرادا ولا كل طالب واجدا ولا كل مبتدئ بأمر محمود مكملا ما بدأ به وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله وكما قال أبو الطيب وما كل هاو للجميل بفاعلي ولا كل فعال له بمتممي ولكن على العبد الاجتهاد وكل ميسر لما خلق له والله المستعان سبحانه انتهى كلام ابن الجوزي بزيادة يسيرة والتصرف يسير ذكر أهم ما يساعد على اغتنام الوقت وإن أهم ما يساعد على اغتنام الوقت تنظيم الأعمال والانحياش عن المجالس الثارغة الخاوية وترك الفضول في كل شيء ومصاحبة المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق وقراءة أخبار العلماء الأفذاذ أصحاب التراجم الحافزة كالذين سبقت بعض أخبارهم والكذاذ المرء بحلاوة كسب الوقت في الانتاج العلمي والانغمار في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقيح المعلومات فإن ذلك يعرفك بقيمة الزمن ويلهب فيك الحفاظ عليه ويجعلك تكسبه ولا تبيده وتحافظ عليه ولا تضيعه الوقت هو الحياه وقد قال الأستاذ الناصح الراشد المرشد حسن البنا رحمه الله تعالى من عرف حق الوقت فقد أدرك الحياة فالوقت هو الحياة وقال الفقيه الشاعر الأديب عمارة اليمني المتوفى سنة 569 رحمه الله تعالى من قصيدة له في ترجمته في كتاب وفيات الأعيان للقاضي بن خلكان إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبي فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب وقال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقي رحمه الله تعالى دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وسواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني قول حفصة بنت سيرين ما العمل إلا في الشباب والعمر الحقيقي الفعال هو في سن الشباب ذلك أن الشباب هو ميدان العمل والتحصيل كما هو ميدان الإنتاج والإعطاء فالقوة وافية والهمة عالية والأمراض والعلل والعوائق لقلة العلاء قنائية وقد كانت التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب قال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل المجموع وينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة قول الإمام أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط وإن العمر الطويل ينقضي يوما بعد يوم وكثيرا ما تنسى أنه يمضي مسرعا ولا يعود فتغفل عن اكتسابه والانتفاع به وتظنه مديدا طويلة مقيما بطيئا وحقيقته غير ذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط وقد عاش سبعة وسبعين سنة فالشباب وإن امتد يسير والعمر وإن طال قصير ورحم الله القائل أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة وقال آخر وما بين ميلاد الفتى ووفاته إذا نصح الأقوام أنفسهم عمره لأن الذي يأتي شبيه الذي مضى وما هو إلا وقتك الضيق النزر انتشار الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم ومن المؤسف أنه قد انتشر في صفوف طلبة العلم اليوم الكسل العقلي وغلب عليهم إيثار الراحة والدعه على الجد والدأب وصارت الرفاهية وأنواع من الفضول مقصدا من مقاصد الحياة عندهم وغدت المتع مطلبا من مطالبهم فلم يبقى لديهم وقت للدرس والتحصيل وصارت حالهم تشبه حال من عناه الإمام أحمد بن فارس الرازي اللغوي المولود سنة 329 والمتوفى سنة 395 رحمه الله تعالى بقوله إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل لي متى الالوسي الحفيد وحرصه الشديد على الدرس والعلم وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي البغدادي الحفيد الأديب المتوفى سنة 1342 رحمه الله تعالى كان يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة القيض ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن موعد الدرس إلى النقد والتعنيف قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الوحل ظنا مني أنه لا يحضر إلى المدرسة فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة غضبان ولا خير في من عاقه الحر والبرد. أنت في الكبر أشغل وأضعف منك في الشباب والصغر وقد يخيل لبعضهم أن الأيام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل وتصف له من المكدرات والعوائق وأنه سيكون فيها أفرغ منه في الماضي أيام الشباب ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا أيها الأخ العزيز فأخبرك خبر من بلغ ذلك وعرفه كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك وزادت علاقاتك وضاقت اوقاتك ونقصت طاقاتك فالوقت في الكبر اضيق والجسم فيه اضعف والصحة فيه اقل والنشاط فيه ادنى والواجبات والشواغل فيه اكثر واشد فبادر ساعات العمر وهي سانحة ولا تتعلق بالغائب المجهول فكل ظرف مملوء بشواغله واعماله ومفاجآته ولبعضهم يشير إلى قلة أيام السرور وكثرة أيام المكروه يقولون إن الدهر يومان كله فيوم مسرات ويوم مكاره وما صدقوا والدهر يوم مسرة وأيام مكروه كثير البدائه الشباب مظنة الجد واللذاذات والشيخوخة مظنة الضعف والمنغصات فالعمل والجد والقوة والمجد ونيل الغايات وصفاء اللذاذات إنما هو في سن الشباب لا في سن الشيخوخة فإنها مسرح الأمراض والأعراض والمكدرات والمنغصات وقد صدق القائل إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيبي ولما أدركت الشيخوخة وأمراضها أبا عثمان الجاحظ الأديب المشهور كان ينشد هذين البيتين متحسرا متالما من تقاعد الضعف والكبر والمرض به أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب لا تكن سبهللا في أمر الدنيا أو أمر الدين فالعاقل الموفق من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عمره ووقته بفائدة أو عمل صالح وقد كره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التعطل والبطالة وإضاعة الزمن سدن، فقال: إني لا أكره أن أرى أحدكم سبهللا، أي فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. الوقت أغلى مملوك وأرخص مضيع. ورحم الله الوزير الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب يحيى يبنه بييره. البغدادي الحنبلي، المولود سنة 449. والمتوفى سنة 560 شيخ الإمام بن الجوزي إذ يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مقالة للأستاذ أحمد أمين في حفظ الوقت وآثار ضياعه وقد وقفت على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري المتوفى سنة 1373 بعنوان أوقات الفراغ أوردها في كتابه فيض الخاطر فرأيت إيرادها في ختام هذه الرسالة باختصار مع تصرف وزيادة كلمات يسيرة لمناسبتها المقام رجاء الانتفاع بها قال في المنازل آلاف الآلاف من طلبة المدارس يقضون أربعة أشهر أو خمسة أشهر إجازة صيفية فهل تساءل الآباء كيف يقضى هذا الوقت الطويل فيما يعود بالنفع على جسمهم وعقلهم؟ وخلقهم وبلادهم وفي البيوت نصف عدد الأمة من النساء فكيف يقضين أوقات فراغهن؟ إذا كان الزمن هو المادة لاستغلال المال وتحصيل العلم وكسب الصحة فكم أضعنا من كل ذلك وكم اعمال تضيع في عبث لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة ومن نتائج ضياع الزمن ضياع كثير من منابع السروة كان يمكن أن تستغل لولا إهمال الزمان والجهل باستعماله فكم من الأراضي البور كان يمكن أن تصلح ومن الشركات يمكن أن تؤسس ومن المؤسسات المختلفة يمكن أن تنشأ وتدار بجزء من الزمان الفارغ وإن من نتيجة ضياع الزمن في عالمنا كساد الكتب وعدم قراءتها والرضى بالجهل فليس هناك نفوس تألم من الجهل ولكن اجساد تخلد إلى الراحة والشأن في عالم المال كالشأن في عالم الكتب فهناك القناعة بالقليل والرضى بالميسور والنوم على الوظيفة والعمل الذاتب الذي لا يدعو إلى جهد ولا يبعث على تفكير ثم هناك الفكر المضني وإفساح الطريق للأجنبي النشيط الذي يعرف كيف يستغل زمنه ولست أريد من المحافظة على الزمن أن يملأ كله بالعمل وأن تكون الحياة كلها جدا ودأبا لا راحة فيها ولا مرح وأن تكون عابسة لا ضحك فيها ولا بشر وإنما أريد أن لا تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقات العمل وألا تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياة وأوقات العمل على حاشيتها وطرفها بل أريد أكثر من ذلك أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل فإننا في العمل نعمل لغاية فيجب أن تصرف أوقات الفراغ لغاية كذلك إما لفائدة صحية كالألعاب الرياضية المشروعة وإما للذة نفسية كالمطالعات العلمية وإما لغذاء روحي كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف ونوافل الطاعات والعبادات أما أن تكون الغاية هي قتل الوقت فليست غاية مشروعة لأن الوقت هو الحياة فقتل الوقت قتل الحياة فالذين يصرفون أوقاتهم الطويلة في نرد أو شطرنج أو لغو أو لهو غير مشروع لا يعملون لغاية يرتضيها العقل وكذلك الذين يتسكعون في المقاهي والأندية والطرقات لا يطلبون إلا قتل الوقت كأن الوقت عدو من أعدائهم ومفتاح العلاج لهذه المشكلة الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يغير موضوعات حبه وكرهه كما يشاء ويستطيع أن يغير ذوقه كما يشاء فيستطيع أن يمرن ذوقه على أشياء لم يكن يتذوقها من قبل وعلى كراهية أشياء كان يحبها من قبل ففي استطاعة أغلب الناس إذا قويت إرادتهم أن يقسموا أوقات فراغهم إلى ما ينفعهم صحيا وإلى ما ينفعهم عقليا وإلى ما ينفعهم دينيا ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة والمجلات الرخيصة كافية لغذاء عقولهم فهم يلتهمونها التهاما ويكتفون بها في لذتهم العقلية وهي ليست إلا مخدرا للعقل أو منبها للغرائز الجنسية وقليل من الصبر وقوة الإرادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الجدية والقراءة المفيدة وكل مثقف يستطيع أن يحلك في نفسه هوا لشيء جدي في نوع من أنواع المعارف يدرسه ويتوسع فيه ويتعمقه سواء كان أدبا أو حيوانا أو أزهارا أو ميكانيكا أو تاريخ عصر من العصور أو أي ضرب من ضروب المعارف الإنسانية ثم يسير رغبته فيه ثم يخصص جزءا من يومه لدراسته والاهتمام به فإذا هو إنسان آخر له ناحية من نواحي القوة وله شخصيته المحترمة وله نفعه لنفسه ولأبناء جنسه وسواهم وإذا الأمة غنية بابنائها في شتى ثروع العلم والمعارف والفنون تعتمد على كل فيما تخصص فيه من نواحي الحياة وإذا الناس في مجالسهم يرقى حديثهم ويسمو تفكيرهم وتنظر حياتهم ويكتسب بعضهم من بعض ثقافة وعلما وأدبا وسلوكا وتقديرا للزمن وإذا الثقافة ارتفعت والعقول اتسعت والحياة سمت والقوة ازدادت وسبل المعيشة تيسرت وازدهرت إذ ذاك يشعر الناس أن عليهم واجبا أن يغذوا عقولهم كما يغذون معداتهم وان لا حياة لهم بدون غذاء ولا غذاء بدون محافظة على الزمن وكسبه والاستفادة المثلى فيه وعندئذ يرتقي المجتمع وأهله بيئة وفكرا وصناعة وانتاجا وعطاء ونفعا اجعل شعارك دائما أن تسائل نفسك ماذا عملت في وقت فراغي هل كسبت صحة أو مالا أو علما أو نفعا لنفسي أو لغيري وانظر هل خضع وقت فراغك لحكم عقلك فكان لك غاية محمودة صرفت فيها زمنك إن كان كذلك فقد نجحت وإلا فحاول حتى تنجح أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا فقليل من الزمن يخصص كل يوم لشيء معين قد يغير عندك مجرى الحياة ويجعلك أقوم مما تتصور وأرقى مما تتخيل إن الأمة تعيش عشر ما ينبغي أن تعيش أو أقل من ذلك سواء في انتاجها المالي أو ثقافتها العقلية أو حالتها الصحية وباقي حياتها هدر في كسل أو خمول أو بين نرد وشطرنج ولهو ولغو أو في لا شيء ولا ينقصها لتعيش كما ينبغي إلا أن تكتشف طريقة ملء الزمن وخضوعه لحكم الشرع والعقل انتهى الوقت هو الحياة وهو أغلى من الذهب قال الأستاذ الراشد المرشد حسن البنا رحمه الله تعالى في مقالة له بعنوان الوقت هو الحياة يقال الوقت من ذهب وهذا صحيح من حيث القيم المادية للذين لا يقيسون الوجود إلا بها ولكن الوقت هو الحياة للذين ينظرون إلى أبعد من ذلك وهل حياتك أيها الإنسان في هذا الوجود شيء غير الوقت الذي يمضي بين الوفاة والميلاد وقد يذهب الذهب وينفد ولكنك تستطيع أن يكون معك منه اضعاف ما فقط ولكن الوقت الذاهب والزمن الفائت لا تستطيع له إعادة أو إرجاع فالوقت إذن أغلى من الذهب وأغلى من الماس وأغلى من كل جوهر وعرب لأنه هو الحياة وليس النجاح متوقفا على الخطة الدقيقة والظروف المواتية فحسب ولكنه متوقف على اللحظة المناسبة كذلك وقد كانوا يحذرون من الرأي الفطير ومن الرأي المتأثر أيضا هامش وفي المثل شر الرأي الدبري وهو الذي يسنح بعد فوات الوقت انتهى الهامش والتوفيق أن يقع العمل في لحظته المناسبة والله يقدر الليل والنهار ولهذا كان أعظم الناس تعرضا للخسارة والإخفاق أولئك الغافلين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون ومن أروع الصور التي عرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الوقت الكريم ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة اذا ليس في الوجود أغلى من الوقت وإن الأوقات لتتفاوت في يمنها وبركتها وحسن حظها وسعادة جدها فساعة أعظم بركة من ساعة ويوم أفضل عند الله من يوم وشهر أكرم من شهر هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا ولقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الوقت وطريق الانتفاع به فيما ورد عنه في كثير من الأحاديث مشيرا إلى أن المؤمن بين مخافتين بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الهرم ومن الحياة قبل الموت فيا أيها الأخ العزيز اغتنم الوقت فالوقت كالسيف ودع التسويف فلا أضر منه وسل الله التوفيق للعمل المقبول والوقت الفاضل انتهى وفقنا الله وإياك أيها القارئ الكريم إلى حفظ الوقت وملئه بالعمل الصالح والعلم النافع وجعلنا من الذين يعرفون قيمة الزمن والحياة فلا يغبنون أنفسهم ولا امتهم وبلادهم وأولئك هم الراشدون يقول مؤلف الكتاب فرغت من تصحيح هذه الطبعة الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول سنة 1409 راديا أن تنالني دعوة صالحة ممن ينتفع به والحمد لله رب العالمين مستمعين الكرام